صعبة صعبة حضرتك عملنا ايه الأربعة لترز وواحد number الأربعة لترز أول واحد منهم بيبقى capital letter أول واحد بيبقى capital letter ثالث وثير small letter الغير capital letter بعد كده عندي بعد الاربعة لترز عندي Latin number عندي Latin number طيب هنمسك أول capital letter represent genus يبقى أنا مسمي R-M-I-F2 الارديت ربريزنت جينوز حد معطارد حد عنده مشكلة اوكي ام اي سمول سمول الساكند والثيرد ربريزنت لسبيشز واتيبر هو ايه اكيد اول حرفين منه ام اار خلاص تمام الفورس لتر شاكله ايه كابتال لتر ربريزنت زسترين زسترين اصغر من السبيشز والسبيشز اصغر من جينوز خلاص تمام. اخر حاجة شوف انا قلتها اربع مرات لاتن نمبر كل مرة اخر واحد نمبر لاتن نمبر اخر واحد مين لاتن نمبر اللاتن نمبر دي ريبريزنت ايه order of identification يعني ايه order of identification يعني ده تاني نور تم استخراجه من البكترياية دي اللي من الجنس ده والاسبيشيز ده والسترين ده خلاص? فيها مشكلة نون كليتشر؟ يس مثال ايه؟ ما هو مثال ايه؟ ما هو ايه؟ والله هو اسمه كده ما هو ده مثال ايكو اروان هو اسمه كده؟ اسمه ده هو سموه قلقا على ايه؟ خدوا الايدي من اشارشي الصوت لو سمعت والله في واحدة انا مجهودة صح؟ تخلص وارد على حضرتك هاتف ماشي؟ إيكو آر وان والدبس حضرتك هو الاسم الحقيقي بتاع هو اسمه ايه؟ إيكو آر وان جابوا منين؟ جابوا منين العلماء؟ قالوا الإيدي بتاعة إشارشي إشارشي دي تعتبر ايه؟ جيمس خلاص؟ شافوا كو دي اللي هي سي او السمون دي قالوا دي بتاعت مين؟ بتاعت كولاي كولاي دي عبار عن ايه؟ سبيشز خلاص بعد كده شافوا الار اللي قالوا الار دي عن ايه عباره عن اسم السترينج السترينج اسمه ايه ار واي 13 هو حقيقي اهو حقيقي مش حاجه تخيليه يعني خلاص وبعدين في لات نمبر هو 1 فقالوا 1 عن ايه عباره عن اوردر اوف ايدنتيفيكيشن يعني اوردر اوف ايدنتيفيكيشن يعني الاشرشيا كولاي دي اللي السبيشز والسبيشيز بتاعها كولار والسترين بتاعها RY13 النوع ده هو أول نوع من الريستريكشن انزوينز عملوله إكستراكشن منه تمام؟ فبنقاً على حضرتك أنا لو جيت اسم أي تاني أي ريستريكشن انزوين تاني حضرتك لازم تكون يعرفة اسم الجينوس واسم الاسبيشيز واسم السترين والأوردر في ايدنتي فيكاشن حضرتك ما عنديكش خالفياً لأن حضرتك إحنا ميكس حاجة كده كيمياء على جولوجيا على فيزي على حيوان على نبات على أم فطبعا يعني إذا أمرت أن تطاع فأمر بما يستطاع فأكيد عند حضرتك ما فيش باكجراوند يبقى أنا بأهرج لو ترتقها من حضرتك فنعمل إيه؟ نتعلم بس الطريقة هنا بطريقة منطقية يعني إيه بقى المنطق؟ إن أنا لو ديت لحضرتك أي شكل تسمية حضرتك تتأكد من الآتي إيه هو؟ ان أول حرف كابتة خلاص؟ ان ثاني وثالث حرف صمول ان رابع حرف كابيتال إن في بعد 4 لترز في نمبر والنمبر ده مكتوب ان لاتن فوق مظبوط تمام تعالي نتاكد كابيتال 2 و 3 صمول لاتن نمبر ابدا اسم اسمي ازاي ما تشغليش بالك مين ار دي تقعدي تقولي مين البكتيريا اللي اسمها ار يا بيتي يا فلانه مين, مين؟ مش هتعرف خلاص؟ هروح أنا ديها كده ورح دماغ وروح قد بالأرض ايه؟ الجين okay? طيب وبعدين الام ايه سبيشيز اللي هي الثانية والثالثة دول هي ربزنتوا الاسبيشيز طيب رابع لتر لسترين الرقم اللتن الوردر او ايدنتفيكاشن باسكي انا راضي او لان ممكن ادل حضرتك قبل ما اقولك النامينج اقول لحضرتك تأكدي ان ده نيم yes. فعشان كده بقول لحضرتك اعملك شكل اول ان النام مصبوط يعني انا لو عملتهم كلهم كابيتل حضرتك اقولي this is not a name of restriction إنزع. صح؟ عشان كده انا بقول مواصفات النامينج وبعدين بقى بشرح فأأكد الاول ان هو نيم فعلا وبعدين حضرتك قولي هو نيم ليه؟ يعني ما قولشه حمار بعدين اقولك من الحمار اللي هنا؟ فور شو مفيش حد هنا حمار صح لان النيم بتاع الحمار ده ليه مواصفات مش موجوده هنا لا احنا اقول انا عاوزه ولد فور شو ندور في الولاد اللي قاعدين مع احترامي يعني رجاله اولاد عشان ما حدش يزعل اولاد يعني اولاد انا بغض النظر بقى اكبار صغيرين مفيش مشكلة. خلاص فنبدا نشوف في الاولاد طب انتي عاوزه ولد شكله ايه اه لابس تيشرت كذا شكله كذا طوله كذا تخنه كذا هبدا اديله مواصفات فنتأكد الأول إن هو ولد وبعدين نبدأ نوصله اوكي تفضلي حضرتك كمعا بك سؤال ما شفت بقى؟ لو صدر القاتل على المقتول كان ماتل واحد نومنكليتشر فيها مشكلة على أي اوكي نومنكليتشر حاجة مهمة تجي في الامتحان حضرتك عندك سؤال؟ عندك سؤال اللي رافع القلم؟ مم. خد بالك يا صانعينك تقول قط اي حاجة مرفوعة <تحكي> احنا قلنا بقى ان احنا النهارده المفوضة عندنا ايه في الريا الريستريكشن انزايم عندنا نومن كليتشور وعندنا الريستريكشن انزايم <تحكي> العلماء احنا قلنا كم عددهم في الاول 3000 قلنا منهم كم وكام منهم عملنا لهم ثانسس برافو عليكم طيب إبقى احنا قلنا بقى ان احنا عندنا دي المفروض على الرغم من عددها الكبير دي إلا انها بتتحط تحت ثلاثة كاتيجوري تحت كان كاتيجوري؟ ثلاثة كاتيجوري كاتيجوري 1 كاتيجوري 2 كاتيجوري 3 الكاتيجوري دي بنديها لاتن نومبر يعني بقول تايب 1 زي ما حضراتكم شايفين تايب 2 تايب 3 المفروض حضرتك أول ما هنخلص النهاردة حضرتك كل اللي هتعمله البرزنتيشن دي عنده حضرتك حضرتك اللي هتعمله تجيب جدول وتعمل اللي انا هعمله دلوقتي على خلاص لان ما بقول انواع وبعمل كلاسيفيكيشن يبقى حضرتك فيه كومباريز في ايه كومباريز يبقى حضرتك لما تروح البيت هتعمل الكمباريزون بتاعي دي وتتاكد ان حضرتك المعلومات اللي انا قلتها موجوده عند حضرتك عشان ما تلخبطش انا بقى اسال براحتي ما دام عندك افهم من حاجه خلاص اوكي فاحنا هنعمل مع بعض الكمباريزون بين عشان أعمل الكمبارزون لازم في الأول أعمل إيه؟ لازم أكون عارفة إيه؟ أقرن إيه؟ واجه المقارنة عليكم نور ماذا لن أعمل الكمبارزون يبقى لازم أقول إيه؟ هو ما عاوز أقارن على الأساس إيه؟ صح؟ يبقى لازم الوية في كمبارزون تبقى باينة بالنسبة الكلاسيفيكيشن بتاع الريستريكشن إنزايمز بيبنى على أربعة بيزز على كام بيز؟ أربعة بيز، صفور بيز، إيه هما؟ أول حاجة، الكمبوزيشن، أول حاجة إيه؟ الكمبوزيشن، التكوين بتاع الريستيكشن إنظام يبقى أول مقطع قارن، واحد واثنين وثلاثة من حيث التركيب عاملين إيه؟ شبه بعض، مختلفين عن بعض، إيه واجه الاختلاف اللي بينهم من حيث إيه؟ الكمبوزيشن اتنين، كو فاكتورز. كو فاكتورس العوامل اللي محتاجها الريستريكشن انظيم ده عشان يشتغل لان احنا قولنا ان اي انظيم في الدنيا لازم شوية فاكتورز عشان يبقى اكتف عشان يقدي الشغل بتاعه اسمها كو فاكتورس تلاتة نيتشور أوف كت طبيعة القطع. طبعا احنا اخذنا الريستريكشن انظيم بيمقسم الكت بتاعها الى one of two ways either plant in cut or sticky in cut جه الوقت نقارن باستخدام نيتشر اوف هل هي بلانت ان ولا تمام رابع حاجه مكان او طبيعه للقاطع. انا ما بحيخده بالكو انا كتبت الكلمتين ليه لان حضرتك لو يعني عاوز تعمل سورفي عن نت حضرتك عاوز تزود معلوماتك حضرتك عاوز تقرف تيكست بوك لقدر الله يعني وعندك وقت الجيادة والدنيا براح وانت فاضي حضرتك ممكن تلاقي بعض الكتب الكلمة دي اللي مكتوبة nature of restriction cut nature of restriction cut وحضرتك لما بنقول الكلمه دي حضرتك بتتلخبط مع نيتشر اوف فانا عشان ما لخبطكش عشان ما نتلخبطش في كتب ثانيه بتقول بدل كلمه نيتشر بتقول ايه بليس انا مع الناس اللي بتسميها بليس اوف كات نقدر نبعد عن الكونفليكت عن الحاجه اللي تلخبطنا والتعبير متداول ما نستعمل الحاجه الواضحه والمتداوله ما فيش داعي نخبط نفسنا صح احنا متلخبطين جامد فين نتلخبط في حاجات مهمه نسيبكم الحاجات العبيطه دي خلاص طيب. يبقى انا مع ايه مع كلمه بليس اوف كات او ريستريكشن كات دي نيشر اوف كات ستيكي اور بلاند يعني طبيعه القطع ايه خلاص هنا البليس اوف يعني ايه بليس اوف يعني انا هقطع فين بالنسبة للريستريكشن صايت مش احنا دايما هنقطع في الريستريكشن صايت هنكتشف بقى هل كلهم بيقطعوا في الريستريكشن صايت بالظبط ولا بيفوتوا شوية ولا بيعملوا ايه بالظبط خلاص يبقى البليسوف ايه؟ البليسوف كت حضراتكم وفق اني نستعمل البليسوف كت عشان في التصحيح نبقى حجة واحدة يبقى احنا عندنا اربعة اوجه للمقارنة اسمهم composition ها خلاص دي متفقين عليه ها نايشر بليس اوف خلاص اهي عشان ما حدش يقرا في البرزنتيشن ويقول لي في البرزنتيشن ما هي ماشي اسمها ايه بقى بليس اوف كات خلاص وانا عملتها بالاحمر عشان ما فيهاش جدال خلاص مش هنختلف عليها ثاني تمام؟ 1 2 3 4 دي أوجه المقارن عندنا كم حاجة هنقارن بينهم؟ 3 كم حاجة هنقارن بينهم؟ 3 في الأربع حاجات؟ 3 اللي هم 5-1 و 2 و 3 بصوا كده لسه هناك هم يبقى 1-2-3 كده يبقى انا لما هتكلم هتكلم بالعرض بالعرض مش هتكلم بالطول يعني همشي كده كومبوزيشن في ده كذا ده كذا ده كذا لحد ما نخلصه ماشي طيب ناخد اول حاجه كومبوزيشن الريستركشن ان سايپ 1 بيتكون من 3 سباينت بيتكون من كام سباينت 3 اسمه اتش اس دي او اسمهم ايه H-S-D-R دي واحدة H-S-D-S التن H-S-D-M يبقى عنده كمسة بيونة كلهم H-S-D اكتشفنا احنا طبعا ها؟ كلهم طلعوا H-S-D بس H-S-D حاجة صحيح H-S-D-R H-S-D-S H-S-D-M جميل جات من ايه بتسمية الجميلة دي؟ بتتحان قولي احنا لسه قولنا حاجة؟ هكتب هكتب على فكرة هكتب هكتب H S D S H S D A H S D N عشان ما تنسوهوش خالص اتش دي اس اتش اس من كلمه سبيسيفيتي جايه من كلمه مين سبيسيفيتي التخصصيه هنعرف يعني ايه سبيسيفيتي دلوقتي اتش اس من كلمه ريستريكشن ريستريكشن المكان اللي انا عاوزاه مكان بتاع الريستركشن سايت اتش اس من كلمه ميثيليشن اللي من كلمه ايه ميثيليشن يعني ايه اول حاجه احنا قلنا ان تايب 1 متكون من كام سب 3 سب يونت اسمها اتش اس دي هو restriction enzyme مش رايح يقطع في مكان اسمه restriction site صح؟ تمام restriction site ده بعض العلماء سموه recognition site سموه إيه؟ recognition site يعني إيه recognition site؟ يعني المكان اللي بيدلني على القطر المكان اللي بي... بيقولي إيه إطاحنا فسموه إيه؟ recognition site سموه recognition site أوكي وهو رايح يقطع لازم أول حاجة يعرف هو هيقطع فيه يبقى هو لازم يقطع at a specific site at a specific site this specific site ده. بنسمي restriction site بنسمي إيه restriction site. عشان كده لازم يكون عنده حتة اسمها restriction حتة مسؤولة إنها تقوله ده الريستريكشن سايت بتاعه لازم يكون عنده جزء بيعرفه يمسك في الحتة دي بس دون باقي الحتة التالية خلاص؟ اسمها ايه دي؟ H-S-D-R بتاعة الريستريكشن تمام؟ طب هو لقى الحتة بتاعت الريستريكشن لقى الريستريكشن سايت المفروض لو لقى الريستريكشن سايت نا طبعا الريستريكشن سايت ده سيكوانس صح؟ احنا شغالين على مين؟ عدين ايه؟ والدي ان ايه عن ايه كودونز صح يعني قواعد نيتروجينيه يعني ايه سي جي تي ها ما تنسوش يبقى هو عباره عن كودونز وهو بيقرا كده لا ايه انا بقول خش على الريستريكشن سايت اي اي اي اي اي لمده 20 المسافه كام 20 ينفع الريستريكشن سايت يبقى 20 سايبين وساكتين ليه منشوفك هتقولي ايه وبعدين باحت كلا هم فوق احنا الريستريكشن سايت طوله قد ايه؟ من 4 ال 12 يبقى ما تزاوديش بكتره وسمحت عن 2 افرهم هالزر مش تسبوني اقطع الحك انا مع نفسي يبقى لازم يبقى كام؟ 12 همشي ايه ايه ايه اي مدة 12 سيكونس خلاص؟ جي هو لقى ايه ايه ايه ايه 11, 11 ايه واخر واحدة لها سي شباهها صحب شبه؟ ما انا بقول شبهها مش هي مش مش 12 ايه زي ال11 ايه اللي متغيرين فيهم بس واحده شبه بعض شبه بعض ما همش سين ما همش سيم لكنهم سيميلر مين بقى اللي يخليه ما يقطعش في اللي عندها 11 ايه وواحده سي مين بقى اتش اس دي دي مين اس يعني هو الأول يدور على مين؟ على الريستريكشن سايد يقولوله طوله كذا شكله كذا حجمه كذا يفضل مش يدور عليه خلاص؟ أول ما يلاقيه يمسك فيه بعد كده تتم عملية التأكد هو عنده فعلا الريستريكشن سايد ده بنفس الشكل اللي متقاله ولا في اختلاف بسيط لو في اختلاف بسيط مين اللي يحدده؟ مين اللي قوله لا فك بقى ما تمسكش مش بتاعك ده انت تلخبط ده دول 11 واحدة مش 12 ده فيه واحدة مختلفة فلو سمحت تسيبها لحسن انت بتعمل مصيبة هنا مين اللي يقوله ال H S D <سؤال> S يبقى ال H S D R بتعرفه مكان نيد <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> اذا كان فيه تشابه تاشي اخدوا بالكم فيه فئة التشابه والتناسل التشابه يعني شبه بعض بس في اختلاف التماثل يعني identical the same في فرق بين similar with the same من اللي خليبه أما يمسكش إلا of the same sequence ال H S D S يبقى very specific لا أنا عمزة 12 عوصاهم الـ 12 كده وإلا ما تمسكش خلاص عشان كده ربنا سبحانه وتعالى عمل عندنا ساب يونيت اسمها H S D S وعندنا h s تمام فضلت الثالث الثالثة اسمها ايه بقى? h هو مش احنا و احنا بنحكي الحكاية كبيرة بتحت الانسولين فاكرين? الرسمة بتحت الانسولين كده لما قولنا ايه? هنجيب الجين بتاع الانسولين عند الناس العينين و هنقصه وبعدين نجيب جين من شخص سليم و نسرعه و عندما جئنا نتكلم عن عملية الكلونيج دي أو عملية الكلونيج دي أو الـ DNA تيكنولوجي قلنا أننا هقطع في الجين اللي أنا مش عاوزاه في الـ DNA بتاع الشخص المريض عشان أشير الجين البارز الـ وفي نفس الوقت هقطع في الشخص السليم عشان أخد الجين السليم اللي عنده بنفس الـ restriction صح؟ قلنا هنقطع هنا و هنا وبعدين اعمل ريبلسمنت اخد السليم ادخله مكان مين؟ مكان العيان مظبوط كده؟ تمام لما جيت هقطع محدش فكر مش انا هقطع برستريكشن انزيم معناها نصين هيفكوا عن بعض ايه اللي يمنحوا منهم يرجعوا يمسيكوا ببعض؟ كلام منطقي ولا مش منطقي ايه اللي يخلي بعد معنى الرستريكشن سايد خلاص اما فصلت ده وفصلت ده من ناحية ده المفروض يمشي ايه اللي يمنع ان ده بعد ما تقطع ويذهب يازق تاني؟ مش ده ما كانوا اصلا؟ ايه اللي خليه ما ينزاقش؟ مين اللي خليه ما ينزاقش؟ الـ h s d اللي هي اسمها ايه بقى؟ اسمها ايه بقى؟ m s d يعني أول ما ينفصله عن بعض تضر حطه مثال جروب هنا أو ميسايل جروب هنا مجرد ما يحصل ميسايلشان أي دي إن إيه الإند بتاعته حصل لها ميسايلشان يتمنع إنه يحصل مرة تانية إنه يلزق مرة تانية خلاص ليه أنا محتاجة العملية دي لأن أنا محتاجة الحتة اللي عملت لها قط ما ترجحش نركب تاني مش معقولة كل اللي أنا بعمله ده هبوز يبقى أنا محتاجة أنه يحصل سيباريشان للجزء اللي أنا عملت له إيه؟ اللي يحافظ لان ما يصالش مرة تانية لجيشن ان انا اعمل ميسايلشن للإنس بتاعت مين بتاع الجزء اللي حصله قط اوكي واضحة دي يبقى انا تاني عندي في طالب ريستريكشن انظار عندي كم سبيونت ثري كلهم الهش اس دي الهش اس دي عبارة عن ايش اس دي ار جي بتطور عنا ريستريكشن صار ايش اس دي اس بتدور على High specificity String بتأتكد نفسها بتراجع على نفسها إذا ده في كل غلط هنا لا ده لازم تكتيت نعمل الترنتر ونتدور ها ما تسبش الورقة كده وقد قلنا دخلها لازم أصح حيالك يبقى ما تمسكش في أي حاجة شبه لكن بتمسك في الحاجة Exactly بالضبط The Same Identical يبقى ده S8 وآخر واحدة HSDN وظيفتها انها تعمل ميثيليشن للبليسوكا ليه عشان ما يحصلش ديجيشن مره ثانيه للاماكن اللي حصل فيها ايه حصل فيها قطع ده موجود في تايب مين بقى وان وان يبقى ده بيتكون من ثري ساب من حيث الكومبوزيشن تايب تو بيتكون من وان ساب يونت بتعمل الفانكشنز بتاعه التلاته ساب يونت بتوع هو في حاجة من الفونكشن نظر نستغن عنها حد شايت ان احنا من... مش المفروض يبقى عندنا ريستريكشن حد شايت ان احنا مش المفروض نبقى سبسيفك حد شايت ان احنا المفروض نسيب مكان القطع عادي كده يلزقوا ما يلزقوش مش فرقة معنا يبقى الثلاثة فونكشن دول اللي بيعملهم ال H, S, D, S و R, و -R. احنا عوزينهم طيب طيب وان بتكون من ثلاثة صابيونتس كل واحدة لها سبسيفك فونكشن طيب ط عنده واحدة صبيضة بس التلاتة احناك بتقوم بيه اوكي؟ يبقى ده بتكون من تلاتة ده بتكون من واحد رقم تلاتة بتكون تشوفوا التعديد من مور زان وان بس مش عارفين هم هكذا يعني الصيليتس حتى الان لم يقطعوا بالكومبوزيشن بتاع الريستريكشن انزايم كاتيجوري تايب كام تايب تلاتة قالوا ايه؟ مور زان وان حتى يقول اتنين تلاتة خمسة اختلف العلماء فيه ناس بيقولوا والله احنا عملنا في المعمل وليناهم اتنين فيه بيقولوا لا تلاتة فيه ناس ما حت حتى الان لم تقطع جهيزة في كل خطيب يعني ما خدوش رأيي نهائي خلاص؟ فاحنا نقول ايه؟ مور زان وان اليقين اللي عندنا ان هم مور زان وان بس كلهم بيعملوا التلاتة فرانكشت بيعملوا ايه؟ التلاتة فرانكشت زيبقى النوع الاولاني عنده كم صبيونت؟ تلاته اسمهم اتش HSD دي بقى ايه اتش اس تمسك في الريستركشن سايت الاول وبعدين اتش اس دي اس تتاكد ان الريستركشن ده بيصفر بالملي وبعدين اتش تقطع خلاص بقى اتاكدت تقطع قطعت عاوزه اطمن ان اللي قطعته ما يلزقش تاني تروح عامله ميثيليشن فتحت هات خلاص التلاتة فانكشنز دول اللي هما بالتلاتة سابيونيتس بتقوى الريسليكشن انزوين طيب 1 محتاجاها طيب 2 طيب 3 بس طيب 2 ما عندوش غير واحدة سابيونيت دول بالتلاتة فانكشن طيب طيب 3 مور زان وان بس كان احنا مش نتأكدين خلاص يبقى ده هنكتب مور زان وان تنفح كده اكتر من واحد وفيش وقت. أوكي. كو فاكتورز كده يبقى خلصنا التكمبزيشن. حد عنده مشكلة التكمبزيشن الكو فاكتورز يعني ايه كو اي انزام في الدنيا محتاج عشان يعمل جود عشان يعمل فانكشن بتاعته محتاج انا مش عادة حاسة ان فيه ظاهرة غريبة من ان الناس كتيرة بتملغ لباني. وانا لبان ده اساسا يعني بقى كل ما مصر انا انا عاوز ادو سناني مش عارفة ديني فبحثنا انه بغاضة فلو سمحتوا بعد اذنكم يعني الناس اللي تمضغ لبان يا اما تشيد اللبانة يا اما تركن اللبانة شوية بس مش تركنها وبعد شوية ابو ساعد عشان يعني نفسية تانى بس والله مش عشان حاجة تانى خلاص؟ يعني شمحاش يقولك حرية شخصية مش عارف ايه اوكي؟ انا عارفة ان انتو ناس كبار يعني مش احنا مش في سنة اولى ومش هنقعد ندي دايريكشن طيب جينا في الكو فاكتورز قولنا اي انزاين في الدنيا عشان نشتغل محتاج specific requirements محتاج شوية متطلبات عشان يدور its function in a maximum a in a maximum one عشان نشتغل بكفاءة عامة الكو فاكتورز دي بتاعت ال Restriction ناخد بلا مش اي انزاين بتاعت مين Restriction Enzymes حاجة من ثلاثة حاجة من ثلاثة او حاجتين او الثلاثه يعني بعضهم عنده عاوز حاجه واحده بعضهم عاوز تو نيد بعضهم عاوز ثري نيد حد محتاج اكتر من ثلاثه لا يبقى يا واحده يا اثنين يا ثلاثه يبقى الماكسيمم ريكوايرمنتس فور هي عباره عن ايه ثلاثه تاخد بالك عشان لو جالك سؤال في الامتحان ذا as q factors the maximum requirements as q factors for restriction enzymes are 30 <تصفيق> <تصفيق> طبعا مش هحط تلات نوءة هحط نوءة واحدة هيبقوا كان 3 which are وحطوا نوءة واحدة هتنع حضرتك عارف ان هم حاجة من 3 هنقولهم دلوقت مين هم بقى واحد ماجنيزيان واحد مين بقى ماجنيزيان اوكي اتنين ATB صاحبنا ده عارفينه اه مين ATB High Energy Compound مركب اللي غني بالطاقة المدينة طاقة يبقى ماجنيزيان و ATB دول صاحبنا عارفينه التالت بقى الغتت اللي اول مرة اسمع عنه اسمه أدومت اسمه ايه أدومت اسمه ايه؟ أدو مت اختصار لكلمة أدينو ظايل ميثايونين أدينو ظايل ميثايونين أدينو ظايل ميثايونين أدين اسمه ايه بقى؟ أدو مت رجاء انت اخذوا بقى من طريقة الكتابة طريقة الكتابة الايه كابتل؟ دو سمول مت اول حرف كابيتال الاثنين اللي بعده سمول يس اوكي حاضر نور احسن ادين وزايد ميسايونين ادين مي وز... ايه ايه ثلاثه فاكتورز دول طبعا انتوا لاحظوا ان انا كتبت الثلاثة فين؟ في اول نوع يبقى اول نوع ده هو واحد بس بياخد كام؟ الثلاثة محتاج الثلاثة يبقى اول نوع محتاج الثلاثة كوفات الماجنيسيا والجيتي بي والأدومت أدومت أدينوزايل هو انا قلت ان انا محتاجة اعمل ايه بعد عملية القطع؟ مصليشة هو مصليش. انا اجيب المصليش من من الادين من هو ده؟ يبقى مين اللي هيديني الميثايل الادومات عشان كده انا محتاجه كوفاكتور يبقى في مين الادومات اللي هو بيديني مين بيديني الميثايل جروب خلاص طيب هو انا دلوقتي محتاجه اي بي عشان الانرجي محتاجه ماجنيزيوم ككوفاكتور للفانكشن يعني الماجنيزيوم ده عن نيوتريانت نيوتريانت للانزايم يبقى الانزايم ومحتاج الادوميت عشان الميثاينيشن ومحتاج الاي تي بي عشان الانرجي ده في حاله مين طيب اول نوع تايب 1 طيب لو في تايب 2 قلت ان احنا مش محتاجين غير ماجنيزيا محتاجين مين ماجنيزيا ماجنيزيا ده بيعمل ايه نيوتريت نيوتريت ومش محتاجين طاقه مش هو هو محتاج واحد اكل ثاني طاقه طب خلينا نصدق مش محتاجين طاقه طيب والادوميت ايوه <تصفيق> ماشي هو بيقوم بوظيفه الميسايليشن بس عاوز ميسايل يحطه <تصفيق> يعني ما حلو والله انا طباخه ماهره بعرف اعمل كيكه حلو تمام بس والله ما فيش دقيق وما فيش بيض وما فيش سكر وما فيش اعمل ايه انا يعني مش معنى ان هو عنده الابيليتي تو دو دميسايليشن ان انت ما تديهلوش ميسايل ويشتغل صح ولا لا طيب ايه بقى بس مصدره كده تمام يبقى احنا عندنا في حاله تايب 2 انا قلت اول حاجه المغنيسيوم انا بحتاجه كمين كانيوتريا جميل يبقى ده محتاج نيوتريتف ميديا اسمها مغنيسيوم ورقم 2 محتاج بار جميلة رقم 3 مش محتاج الماجنيزي يبقى رقم 3 الوحيد اللي مش محتاج نيوتريان اللي مش محتاج نيوتريان خلاص؟ اللي هو اسمه ايه؟ ماجنيزيا ادي اول فرق ادنين الـ ده محتاجه ده مش محتاجه ده محتاجه يبقى واحد وثلاثة محتاجين الـ تمام؟ تمام الأدو ميت أول واحد محتاجه محتاجه تمام ثاني واحد لا مش محتاجه هو ما عندوش بالنوع واحد مم. هو عنده requirement واحدة يبقى مش محتاجه ثالث واحد محتاجه يبقى أول واحد عنده ثلاثة requirements ثاني واحد عنده واحد, واحد requirements ثالث واحد عنده اثنين requirements لاحظوا أن الترتيب اتلخبط هم ده واحد عاوز التلاته 2 عاوز 3 من فين 2 تعالوا بقى نفصص ده محتاج نيوتريانت وده محتاج نيوتريت تمام ده مش محتاج ما فيش مشكله هو مستغني مش محتاج اي حد يحط يحطط له يحط له نيوتريت ميدي ده محتاج انرجي ده مش محتاج. ده محتاج. في مشكله واحد بسم الله ما شاء الله ربنا ما يعني ممكن يصدق اوكي يبقى ده عاوز ده عاوز رقم 2 مش عاوز طب الادوميت عشان ما تتلخبطوش بس الادوميت الاول محتاجه الادوميت في اول واحد واخر واحد وآخر واحد هو انا محتاجاه لي اصلا عشان يبقى صوص للميسايل طيب انا مش محتاجه الادوميت لا في رقم مش محتاجه رقم 2 طب مش محتاجه ازاي محتاجة ميصايل، طب إيه اللي بيحصل؟ مش إحنا قولنا إن رقم اتنين عنده single sub unit والsingle sub unit قولنا إنها بتعمل عملية إيه؟ الميصايلات وبتعمل عملية الريستريكشن وبتعمل عملية الاسبيسيفيسيت التلاتة بروسسس التلاتة فانكشن هي بتعمل الميصايلات إزاي؟ لقوا إن اليونت بتاع الساكند ريستريكشن إنزايم كاري ميصايل اليونت نفسها جواها مين؟ الميسايل فمش محتاجة ان انا احط له ايه؟ صوص من بره المين للميسايل عشان كده رقم اتنين محتاج ايه؟ one requirement لا محتاج A-T-B ولا محتاج addomet محتاج مين؟ nutritive media بس اللي هي مين؟ المجنسي يبقى تاني الريستريكشن انزيمز انا بقسمهم الى كم كاتيجوري؟ تلاتة تلاتة كاتيجوري يعني عيلات محدش يقولي اقوله عدد الريستريكشن انزاين يقولي تلاتة هم كان كام ريستريكشن انزاين؟ تلات تلاف ريستريكشن انزاين تلات اما درسهم اخطهم تحت كام علا؟ تلاتة تلاتة كلاسس كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 لما جي اقارن بينهم بصمّ في أكوردينج الايه؟ أكوردينج الأربعة حاجة. فاكتورز أول فاكتور؟ كومبزيشن. كومبزيشن. تاني واحد؟ كوفاكتور كو انز شروف كاب رابع حاجة بليس تمام نبدا اول حاجه بالكومبوزيشن طيب واحد عنده كام صبيونت ثلاثه صبيونت اسمهم اتش اس بي ار اتش ال ار تدور على ريستريكشن سايت الاس انه ايدنتيكال الام تعمل عشان ما يرجعش يمسك تاني خلاص ده رقم كام رقم واحد. طب رقم اثنين. عنده وان صبيوني. بس بتقوم بالثلاثة فانش. بتقوم بكام؟ بالثلاثة فانش. جميل. رقم ثلاثة. عنده مور زان وان. مور وان دي عيب يعني لا مش عيب ولا حاجة. احنا لحد دلوقتي كساينتستس مش قادرين محكم هو بتكمن صبيوني. خلاص. لحد ما العلمائية بدتوا في الأمر. ان شاء الله نغير المعلومة اللي احنا بنقولها لحضراتكم دلوقتي. بس المور زان وان صبيوني دول بيقوه برضو بايه؟ بال فاكتور خلاص؟ جميل ده كومبوزش نخش على الـ Point اللي هي two factors. two factors يعني إيه؟ اللي هي Requirements of the enzymes to do its function in a maximum way الحاجات اللي عاوزها الإنزيم عشان يؤدي الوظيف بتاعته بأقصى معدل إيه هي الـ Requirements بتاعته؟ طيب وان محتاج تلاتة Requirements اسموه Magnesium Canutrient ATP كينرجي سورس ادميت كسورس فور مفاه طيب طيب 2 ما فيش واحد بس اسمه ماجنيزيوم <موجود مجنزيون> مش محتاج لا ATP ولا ادمات <مجنزيون> رقم 3 محتاج ATP ومحتاج الاتوم يعني لاحظوا ان رقم 2 خد الماجنيزيوم اللي مش موجود في 3 يعني انا لو حطيت 3 على 2 يدو 3 بتاع مين؟ بتاع تايب 1 خلاص هتقول لي طب انا انا مصدق اني مش محتاج نيوتريانت ماشي مش محتاج طاقه مفيش مشكله طب ازاي ما يحتاجش الميثايل, الميثايل جروب هقول لك لان يونت بتاع الستركشر دي تايب 1 دي شاكه فيها مين؟ شاكه فيها الميثايل جروب يعني الاحتياج بتاعي متوفر الاحتياج بتاعه ايه؟ متوفر كده يبقى احنا خلصنا ثاني نوع من المقارنه او ثاني وجه للمقارنه اللي هو كو نخش على رقم مين 3 اللي هي النيتشر اوف ايه قط. نيتشر اوف كات نيتشر اوف كات قلنا احنا عندنا القط يبقى حاجه من اتنين يا ايه ايه بلانت يا سيك. سيك انت كات كلهم بلانت ما رقم 2 بيعمل بلانت وستيك كلهم بلانت يبقى ده بلانت ده بلانك رقم 2 بلانك يبقى كلهم بلانك مين بقى يعمل ستيكي 2 رقم 2 يبقى رقم 2 بيعمل كام حاجه 2 بلانك ان كات و ستيك ان كات يبقى ده بلانك زائد ستيك كده تمام مفيش مشكله اوكي يبقى انا عند ريستريكشن انزيمز من حيث هني بيعمل الحاجتين اللي هم البلانت اند وي لاستيكي طبعا خلاص مش هنحك بقى يعني ايه بلانت ويعني ايه ومين احسن البلانش ولا الاستيكي وليه ها عرفنا الحكايه اوكي نيجي بقى لاخر حاجه بليس اوف كات بليس اوف كات بقى فيه انا نفسي بتخان لازم كل محاضره كده نفتح حاجه نتخانق فيها البليس اوف كات كرستريكشن إنزايم لما باوح أقطع بقطع في مكان اسمي ريستريكشن سايت أو اسمه التاني ريكو جنيشن عشان الناس اللي عندها مشكلة في الإنجليش ريكو جنيشن سيكونس أو سايت ريكو جنيشن سيكونس أو إيه أو site. أوكي؟ جميل اتفقنا ان الريستريكشن سايت او ريكوجنيشن سيكونس او سايت طول من 4 ل 12 من ل 12. بيمشي إيبن بيمشي إيبن. زوجي صح جميل يعني فاكرين انتم الحاجات دي طب نركز بقى يعني انا هقول رقم 2 ورقم 3 وبعدين نتحقق في ماشي يعني ناجل الخناق في الاخر عشان نثبت حاجه اوكي رقم 2 عنده الريكوجنيشن سايت اللي هو الريستريكشن سايت طوله من 4 ل 8 بيزز طوله كام؟ من 4 ل 8 بيزز حد, حد مدايقاه الكلمة اللي انا قلتها دي؟ ليه؟ ليه, ليه ما تدايقناش؟ عشان عادي احنا قلنا من الاول ان من 4 ل 12 ما عندناش مشكلة فانتي قلت من 4 ل 8 يعني عادي ما فيش مشاكل فاحنا مرحبين الحمد لله فمشين خلاص؟ جميع. ده رقم كام؟ 2 من 4 كام؟ لتماني لتماني الصايد ده الصايد ده سينجل يعني ايه سينجل؟ يعني كتلة على بعضها طولها من 4 لتماني يعني ممكن تبقى 4، ممكن تبقى 6، ممكن تبقى تماني. تماني كويس؟ طيب هو انا مشغولة دلوقتي بالبليس وفي قط ولا بطول المكان؟ البليس اسم الحاجة ايه؟ بليسوف, بليسوف كات صح؟ انا قلت بالاول عشان احدد انا هاقطع فين لازم الاول تعرفوا هو الريكوغنيشان سيكونس طوله قد ايه؟ صح؟ الريكوغنيشان سيكونس هو المكان اللي بيدلني اقطع فين صح؟ يبقى الجين اللي انا محتاجاه الجين اللي انا محتاجاه الجينوف انترس ولا تخيل بتاع الانسولين اللي خدناه قبل كده المفروض انه قبليه ريستريكشن سايت وبعديه ريستريكشن سايت زعلانين مش المفروض انا هقص كده وكده عشان افصله يبقى المفروض الحته دي فيها ريستريكشن سايت وبعدين الجيل وبعدين الحته الثانيه ريستريكشن سايت صح وانا هقص كده طب انتي قلتلي الريستريكشن سايت طول قد ايه؟ من 4 إلى 8 يعني الحتة اللي قبل الجين بتاع الانسولين من 4 إلى 8 هنبترض انها 4 خلاص؟ والحتة اللي بعد الجينه في انسولين مقدرها؟ 4 طيب 2 ده طيب 2 بيقطع add the restriction site بيقطع فين؟ add the restriction site يعني ايه add؟ في فيه يعني ايه فيه هو طوله كم واحدة اربع يعني ممكن يعمل اتنين يمين واتنين شبال ويقصه في المص جوه الاربع بيقصه فين جوه الاربع طب لو هما ستة جوه الست طب لو هما تمانية جوه التماني يبقى الريستريكشن انزان تو بيقص فين في الريستريكشن طيب نفسه فبسميه Add the restriction side يبقى بيقص فين Add the restriction side تعالوا مقربها للناس اللي ايه وشها قلب ده أنا بقول دي مش الخناقة ده الخناقة لسه جاي اوكي واللعبة اوكي ممكن حد بس يقوم يولي عموه بعد إزم. بس أخلي بالك عشان احنا نشغل الدادة شو بعد شو بس يعني مجرد بس قدي إضاءة خفيفة عشان ننجح آه أوكي. ها ده مين لا ده جين أو انترست ده الجين اللي أنا عاوزا الجين اللي أنا محتاجا اللي هو عندي شخص عيان نونهيلسي عاوز أشيله وعندي شخص سليم عاوز أاخد بتاعه عشان أوديه للنونهيلس صح فأنا محتاج أقطع باستخدام ريستريكشن إنزايم ريستريكشن إنزايم عشان يشتغل محتاج محتاج ريستريكشن سايت يشتغل عليه محتاج إيه؟ ريستريكشن سايت يشتغل عليه أو ما يسمى بيه recognition سيكنس أنا بعيد التعبير مرة واثنين وثلاثة عشان الناس ما تنساش يبقى ريستريكشن سايد هو هو ريكوجنيشن سيكنس في حالة الريستريكشن انزيم طيب 2 طول الريستريكشن سايد قد إيه؟ 4 8 من 4 لـ 8 المفروض أنه هنا قبل الجينوف انترست وبعد الجينوف انترست لأن انا هقص كده وهقص كده صح؟ عشان يتفصل جميل هو بقى لما ييجي يقطع Restriction Enzyme هيبص أول حاجة على مين؟ على Restriction Site اهو شافهم الحمد لله شاف دول اتأكد ان هما specific اتأكد ان السيكونس هو هو بالظبط خلاص؟ بال HSD S و HSD R بس في type تهو ما, ما عندوش بالمسمة ده عندو بيقوم بالفونكشن واحد صبيون صح؟ ينقى هو تأكد الاول ان فيه restriction site هو اللي عاوزه وهو اللي عاوزه بالضبط مش شبه جميل هيعمل عملية ايه بقى؟ cut يعمل عملية cut فين؟ فين بقى؟ في النور التاني add the restriction site خلاص؟ يبقى بيجي في, في, في وسطهم ويوحقاطن يبقى لو هم اربعة هيعمل اتنين يمين اتنين شمال ويقص صح؟ لو هم ستة تلاتة يمين تلاتة شمال ويقص لو هم تمانية اربعة يمين اربعة شمال ويقص بس هو بيقصوا فيه؟ في الات نعم مين القص حاجات ما اسمهاش قص حاجات احنا مش عاوزينها اسمه اتفضل ضاف حاجات احنا مش عاوزينها. ضاف يعني هو خد الجين اوف انتريست زائد حته صح على يمينه وزائد حته على شمال الحته دي حته من مين من الريستريكشن سايت حته من مين من الريستريكشن سايت الحته دي واضحه الكلام ده واضح يبقى انا لما تيء هنا اقول طول الريستريكشن سايت ذا لينث اوف ريستريكشن سايت ايكوال 4 8 بيس او بيس بير 4 8 لو هو شريط واحد 4 ل 8 بيس بير لو هو شريطين طيب ال 4 ل 8 البليس اوف كات خدوا بالكوا الوجه المقارن اسمه بليس مش اسمه يبقى انا لسه ما كتبتش الحاجه اللي بقارنها البليس بقى بيعمل ايه اند كات at the restriction site بيقطع في قلب الrestriction site يبقى الطول بتاع <تصفيق> <at> the <تصفيق> the restriction site من 4 إلى 8 will cut at the restriction على فكرة restriction site بتختصر international R.S مدام قلت international يعني انا وحضرتك وفي أي حتة لو قلنا R.S كل الناس عرفها زي restriction inside اختصارها R.E كل الناس عرفة يعني R.E أوكي؟ ده بالنسبة للنوع رقم كام؟ مين. رقم 2 يمين النوع رقم 3 نعن... نقول لان اتنين وثلاثة هم اخر بتاع الخماقة ده في الاب رقم 3 بيقطع اولا طول طول الريستريكشن سايد بتاعه طول الريستريكشن سايد بتاعه من 4 ل 12 بيس يعني الحد الاقصى الريستريكشن سايد احنا قلنا طول الريستريكشن سايد من 4 لحد كان لحد 12 هو خدهم كلهم يبقى طولهم كان من 4 ل 12 طيب هيقطع فين ساعته خدوا بقى هيقطع من 20 ل 30 بيز من 20 ل 30 بيز بيفور ولا أفطر ولا قاتل الريستريكشن سايد تتوقعوا بعد الريستريكشن سانت هيقطع من 20 ل 30 بيز بعد الريستريكشن سانت هيقطع من 20 ل 30 بيز بعد الريستريكشن سانت تعالوا نتخيله مش ده الجينوف انترست طيب دول طولهم كان عنده من 4 ل 12 ومن هنا من 4 ل 12 جميل هو ساعدته هيعمل ايه هايقطع بعد الريستريكشن سايت بمن 20 ل30 بيز خدوا بالكبا هيقطع ايه من 20 ل30 بيز بعد الريستريكشن سايت همفترض ان الريستريكشن سايت واخد الحد الاقصى اللي هو كان الاثناشر طيب هو مش ده جيمة طيب تخيروا كده لو هيقطع 30 بعد الاثناشر يبقى هياخد كم فوقهم؟ فوق 12 18 بيز صح؟ هياخد ال 18 منين ساعتوا إن شاء الله؟ من الجين صح؟ يبقى لو يعني لو هو المنطق ده اللي بيحصل يبقى أنا خسرت الجين ولا ما خسرتوش يبقى أنا عملت إيه؟ أنا قصيت في وسط الجين هنا أو هنا ما هيقص كده وكده يبقى أنا خسرت حد ديك هتلع للجين زيت حد يمينه وحتة ايه؟ شماله. شماله قلت ما فيش مشكلة المهم من الجين اللي انا عاوزاه ايه؟ سليم سليم ده بقى سعادته عمل ايه؟ قص تلاتين تلاتين بيس بعد رستريكشن صايت طب هو طول رستريكشن صايت بدعه اتناشر يبقى خطل اتناشر لحد الاقصى مثلا وعاوز يكمل التلاتين يبقى هياخد تمنتاشر من الجين وتمنتاشر من الجين دي خبرك ده معنى انه قطع في الجين طب معنى انا استفدت ايه؟ يبقى الجين بتاع الباص يبقى في حالة انا استخدمت الريستريكشن انزايم طيب 3 لازم يكون الجين بتاع بدايته بعد 30 بيز من الريستريكشن سايت صح؟ عشان افقى يعني لو الجين بتاع بدايته هنا فعلاً يبقى معنى كده ان حتة تتقطع منه يمين وحتة تتقطع منه شمال ومعنى ان حتة تقطعت يمين وشمال معنى انه بقى مال فانكشن صح؟ فيبقى المطقي انها مستعملش الريستريكشن انزايم طيب 3 إلا إذا كان الجين بتاعي بيبعد عن الريستريكشن سايت بمقدار أكتر من التلاتين بيس صح؟ عشان هو يمشي من هنا ياخد التلاتين عادي، ما فيش مشكلة يبقى الثلاثين بتاعي قد الريستريكشن صايت خلصته واخد الثلاثين يبقى أنا الجين بتاعي فين؟ في النص يبقى هو لو قطع يبقى الجين سليم زي ما هو حتة دي واضحة ريستريكشن انزائيب طايب 2 مش عاملي لي مشكلة ليه؟ لأن ريستريكشن انزائيب طايب 2 الطول بتاع الريستريكشن صايت بتاعه أو الريكوغنيشن سيكونس طوله لما بيجي يقطع هو بيقطع ات ذا ريستريكشن يعني هو عارف المكان بتاعه اللي هو الريستريكشن سايت او الريكوغنيشن سيكونس وبيجي في وسط ويروح قاطعه ده معناه ببساطه ان الجين بتاعي هياخد حته زياده هي عباره عن نص الريستريكشن سايت يمين وحته زياده عباره عن نص ريكوجنيشن سيكونس او ريستريكشن سايت شمال يبقى انا حافظت على الجين ولا لا حافظت على الجين انا اللي يهمني الجين جميل طب في تايب 3 في الطول بتاع الريستريكشن سايت او ريكوجنيشن سيكونس من 4 ل 12 حلو لما بيجي يقطع ما بيقطعش ات ذا ريستريكشن سايت بيقطع فين ات ذا ريستريكشن سايت باي من عشرين لثلاثين بيز فانا لو تخيلت ان الجين بتاعي واقع يعني انا محتاجة ومحتاجة تلاثين بعدي عشان اضمن ان الجين ما ينقضيش صح؟ يبقى لو احتاجت تستخدم ريستريكشن انزايم طيب ثلاثة انا محتاجة جين يبعد عن الريستريكشن طيب بمقدار تلاثين بيز على الاقل صح؟ عشان الريستريكشن انظيم 3 يقطع برحته وأنا أخد الجن بتاعي سليم مظبوط؟ أوكي؟ ده رقم كان؟ رقم 3 الريستريكشن سايد في طيب 2 وطيب 3 سينجل يونت كم يونت؟ سينجل. يعني إيه سينجل يونت؟ يعني وحدة واحدة قطلة على بعض هقول دلوقتي ليه قلت قطلة على بعض لما ناخد طيب 1 بقى اللي احنا مقددينه ده هنعرف يعني ايه كتله على بعض يعني ايه ممكن الريستركشن سايت يتفصص 2 و 3 فيهم واضحين أوكي. ناخد بقى صاحب الحنان يعني ايه ايه الحته هي جين بس مش اللي انت عاوزاه ما انت مش فارق معايا انت واخده دي ان واحد من خليه صح في جينات كتيره جدا انت اللي عاوزة الجين بتاعك فين لو انت هتستعمل ريستريكشن انزائم طائب ثلاثة يلقى لازم تاخدي بالك ان الجين اللي انت عاوزاه جينه بانترست يكون بعيد عن ريستريكشن صائب بتاعه بمقدار يزيد عن الثلاثين خلاص اللي في النص ده جين تاني اتقطع ما اتقطعش انت محتاجة مش محتاجة فما ينفقش معاه اوكي الاخ بقى ريستريكشن انزائم طائب اي طائب واحد طيب وان الريستريكشن صايت بتاعي احنا اتفقنا انحنا نتكلم في البليسوف قطعا حاكتين الريستريكشن صايت طوله قد ايه وبعدين ما كان القطع فيه خلاص الريستريكشن صايت في النون رقم واحد بتكون من جزئين بتكون من كان جزء جزئين اول مرة نسبع جزئين دي صاف في اتنين وثالثة قلنا بتكون من ايه من كتلة وان باق بيتكون من جزئين خدوا بالك جزء بيتكون من 3 ل 4 يونت 3 ل وجزء بيتكون من 4 ل وجزء بيتكون من 6 ل 8 اهو مشدودين تشوفين طب بصي و... واقفي اتنين ولا مش اتنين اتنين ولا مش اتنين دو يا لهوي هاتخالكم ضمرتوا كم دو ثلاث هقولكم ازاي مهما شاكنا اتفقنا انا اتخنق عرفتم انا عاوز اقنق في اتنين طيب تعالوا الاول احنا قولنا بتكون من كم جزء اتنين صح قاتل جزء الاولان اسمه 3 إلى 4 يونت الجزء الثاني 4 إلى 5 يونت الجزئين دول مش جنب بعض وإلا كانوا بقوا single unit منطق الأمور يعني لو هم على بعض يوم كانوا عملوا single unit صح؟ يبقى تمام أنا هعمله رقم واحد اللي هو طوله كام؟ من 3 إلى 4 صح؟ وهعمل الثاني اللي هو كام؟ من 4 5 من 4 إلى 5 الاثنين دول لو كانوا لزقون بعض كانوا بقوا سين جليون تبقى قديت في حاجة ايه؟ فاصلاهم في النص الحاجة دي طولها قدي ايه؟ من ستة, ستة الثمان طولها قدي بقى؟ من ستة, ستة الثمان اهي يبقى دي طولها من كان؟ من ستة الثمان تعالوا نعد احنا عاوزين نعرف طوله الوصول صحيح صح؟ هو اصلا طوله كان مش هو الحتتين دول بس؟ تلاتة واربعة, تلتة واربعة. 3 و 4 7 4 و 5 9 يعني الريمش بتاع الـ الـ الـ الـ من 7 الكام سبعة لتسعة حتة منها من 3 إلى 4 وحتة منها من 4 إلى 5 يلقى الحتة على بقى من 7 إلى 9 بس أنا ما بشوفوش من 7 إلى 9 بشوفو من كام 3 إلى 4 7 و 6 13 4 و 5 9 9 و 8 17 يبقى انا اللينس بتاعي بشوف بشوفه كام من 13 ل 17 مش انا بشوف دي على و 4 7 و 6 و 5 9 و 8 يبقوا 17 كله كام من 13 ل 17 ايه مشكلة؟ طب ما احنا بس خلينا بس نسبت ديوب علينا هنتخل لسه ت... هو بح... ده الخناقات في الحبتة لسه عشان مانتبش ما بس يبقى تاني الريستريكشن سايت طوله قد ايه في النوع رقم واحد طوله قد ايه من 13 ل 17 طبعا اول حاجة هنروح عاملين انتاجه نحيتها احنا متفقين طول الريستريكشن سايت من, من كم لكام؟ من 4 لـ 12. 12 فاحنا اوتوماتيك على طول هنعرف ان ده مش طول الريستريكشن سايت صح؟ لانه فرنانجي مش بتاعنا يبقى فيه مشكلة فهو الراجل راح معدلنا في سؤال ايه؟ بس خذي بالك ان الريستريكشن سايت عبارة عن جزء ايه؟ جزء صغير عبارة عن أو طوله عبارة عن من ثلاثة لأربعة بيز خلاص؟ اللي هو فين؟ اللي هو ده والجزء التاني طوله كان من 4 إلى 5 يبقى أنا عندي 3 إلى 4 3 إلى 4 إلى 5 أهو طب وما للباقي عبارة عن إيه؟ عبارة عن خاجة اسمها سبيصر اسمها إيه بقى؟ سبيصر أو لينكر دي إني أو اسمها إيه بقى؟ لينكر دي إني يبقى الحتة اللي من 6 إلى 8 دي اسمها لينكر أو إيه بقى؟ سبيسر جاي من كيمة سبيس سبيسر خلاص دي ملهاش علاقة خالص بمين بالرستريكشن ساين ملهاش علاقة بايه بالرستريكشن ساين لكنها بتعمل لينك ما بين التو يونتس بتوع الرستريكشن ساين طيب جاي مين تعالوا نعد ما احنا قلنا لسبيسر ده مش هيتحسب فاحنا عاوزين نشيله طب تعالوا نشيله نعد 3 و 4 7 من 7 ل ينفع؟ لا. لا. لا. لا. هو ينفع في الطوق لان احنا قلنا من 4 ل بس, بس ما ينفعش ان هو ايه؟ إيفن. لازم يكون ايفن, إيفن. يعني أربعة، يا 4 يا 6 يا 8 يا 10 يا 12 انا هكرس بقى على بار طب مش صدقناكم في الاولانيه ان بيس بيس والسبيسر هو اللي مطول الرينج بتاعي عن 12 ودينا شلناه لقيمة طول من 7 إلى 9 طب من 7 إلى 9 هي صحيح وزن الرينج لكنها مش إيفن طيب بيبقى المشكلة يا طرى الريستريكشن سايت هنا طوله الحقيقي كان من 7 إلى 9 من 7 إلى 9 من ثلاثة رضاها من أبعال برافو عليك نخلي رقم إيه من هو من سبعة لتسعة طب ولين خلي من ستة لتمانية ما نخلي تمانية هو بيقول من سبعة هو ليه إيه القصد من الرنجات إيه الغرض من الرنج ان هو يبقى ماشي في نصهم يعني صح ان يبقى في الوسط طب عندي 7 ل هو لازم يبقى ايه هو لازم يبقى ايفن هو هو مش لازم يبقى ثمانية. هو لازم يبقى ايه يبقى مش هنخالف ضميرنا عشان نمشيه هو لازم يبقى ايفن طب الرينج بتاعي من, من كام من 7 ل 9 اول لازم هو في رقم ايفن في نص 7 لا وحاسس ان هم يعني ابداع يعني انا الحمد لله قلت الخناقه عدت بسلام قلت هي بقى نقطه صغيره نعم ممكن فكره ازاي من 7 ل <تصفيق> ممكن تطلع تاخد كوبايتين شاي وتيجي احنا هندي ريست كمان 10 دقايق انتوا شايفين عشان الدنيا بعد كده هتز... يعني هتزيد التعقيد ليه هي تعقدت مش ليه عقدت ليه ده احنا ماشيين واحده واحده انت عشان تيجي متاخر فمش تيجي متاخر وبعدين تقول انت طب انا وانا اعمل يبقى تاني نلم بقى الموضوع احنا قلنا restriction enzymes النهاردة احنا بنكملها يعني ايه بنكملها؟ قلنا restriction enzymes بناخد عامها حاجتين رئيسية النومنكليتشر بتاعها وبناخد ايه؟ classification بتاعها اول حاجة النومنكليتشر احنا اتفقنا ان اي restriction enzyme لما باي اعمل لها نومنكليتشر او اعمل لها naming اسميها التسمية بتاعتها بتتسمى باربعة لترز ووان لتن نمبر الاربعة لترز دول اول لتر وفورس لتر بيبقوا كابتر التاني والتالت بيبقو small اول letter أو capital بيربريزنت genus تاني والتالت letter اللي همال small بيربريزنتو l-species الفورس capital letter بيمثل l-strain اللات النمبر اللي موجود بيمثل order of identification تمام? طب وخدنا نسائل ذي eco, r, 1 وقلنا ال بتمثل اشارشية ودي جمس كو بتمثل <تصفيق> لي سي او الصمول بتمثل كولاي ودي السبيشز وقلنا ار دي بتمثل الستريين اللي هي ار واي 13 وبعدين قلنا واي دي بتمثل الاوردر من الايشيرشيا كولاي ار واي 13 هو كان اول ريستريكشن انزايم اوف خلاص كده خلصنا من بدأنا نتكلم عن restriction enzyme من حيث classification قلنا احنا قلنا قبل كده ان restriction enzyme دول عبارة عن 13 restriction enzyme 13 restriction enzyme بنعمل لهم classification under 3 categories اسفة 3000 3000 بنعمل لهم classification تحت ايه تحت 3 categories 3 categories دول يا إما category 1, category 2, category 3 كلهم بيتكتبوا Latin type 1, type 2, type قلنا لما يجي أعمل classification معناها أني أكيد اعتمدت على أوجه للمقارنة ما بين الثلاثة فرأيتهم عن بعض الأوجه بتاع المقارنة دي عملتها في إيه أو حددتها فاربعة points فاربعة points درهم عبارة عن composition co-factors nature of cuts place of cuts أجي بنحسل composition لقيت إنه type 1 بتكون من 3 sub units type 2 بتكون من single sub unit type 3 بتكون من more than one الثلاثة أو الواحد أو الأكثر من الواحد كلهم بيقوموا بتلاثة functions أول function إنهم يتعرفوا على restriction, restriction site يبقى عندهم حاجة تعمل restriction function عندهم حاجة بعد ما تشوف restriction, restriction site تتأكد من restriction site identical اللي هم عوزينه فيبقى بتدور على specificity وبعدين بعد ما بتعمل الكات بتاعها بيتم رجوع الليجيشن مره ثانيه او الالتحام مره ثانيه بان هي تعمل عمليه ميثيليشن فيبقى عندها حاجه بتعمل عمليه في النوع الاول الثلاثه صبيونس بنسمه اتش اس في ار اتش اس او سبيسيفستي و Okay. مي فايف اوكي ده من حيث مين الكومبوزيشن من حيث الكو فاكتور التايب 1 بيحتاج 3 كو وده الماكسيمم ريكوايرمنتس لاي ريستريكشن انزايم ايه هم الثلاثه ماجنيزيوم اي تي بي ادوميت ماجنيزيوم ده نيوترينت الاي تي بي ده للانرجي والادوميت كسورس لي ام فايف في التايب 2 مش محتاج غير واحد ريكوايرمنت بس اسمه ماجنيزيا مش محتاج للأدومت ولا محتاج الـATP ليه مش محتاج الـأدومت؟ لأنه عنده في اليونت بتاعته المثالد سورس نيجي للرستريكشن انزاين طيب 3 هلاقي محتاج اتنين اللي هما الـأدومت والـATP لكن مش محتاج مين؟ الماجنيزيا اوكي؟ نيجي الثالث way of comparison أو الثالث وجه للمقارنة اللي هو عبارة عن نيت شروف كات نيت شروف كات بتبقى sticky end كات بلانت اند كات كله بيعمله بلانت اند رقم 2 بيعمل مع البلانت ستيك خلاص تمام نيجي اخر واحده اللي هي طيب واحد طيب واحد نعدلهم بقى طيب واحد ماله عنده الريستريكشن سايد بتاعه بيتكون من تو وهو الوحيد اللي الريستريكشن سايد من ايه من تو بارت التو بارت في اللنس بتاعهم من ثلاثة لأربعة ومن أربعة لخمسة بس سيباريتب بإيه؟ بسبيسر أو لينكارديئ من إيه طوله؟ من ستة لثمانة فبيبني اللينس بتاعي اللينس بتاعي الغير حقيقي ده إماجنبول يعني هو مش صح كده مش صح اللينس من 13 إلى 17 ليه؟ لإنما أصلا من الأول أي لا من اللينس بتاع من 4 إلى 12 5 يبقى من 13 إلى 17 يبقى 13 إلى 17 دي قد فيها مشكلة طلقت ايه مشكلة؟ انه هو عنده من 3 إلى 4 وعنده من 4 إلى 5 مجموحه مع بعض يدي من 7 إلى 9 من 7 إلى 9 دي عندي 6 فيها مشكلة ايه هي؟ ان المفروض ان اللمس بتاعي الريستريكشن سايت يبقى من 4 إلى 12 بشرط إنه يبقى even number. الرقم الوحيد even من السبعة للتسعة هو التمانية. خلاص? يبقى أنا بحطه من سبعة للتسعة إيقافة ببقى عرفة إن الطول بتاعي تمانية basis. خلاص? طيب اللي في النص بقى اللي هو خلاه من 11 من 17. ده عبارة عن إيه? عبارة عن spacer أو linker. دي إني حاجة بتربط two units طولها قد إيه? من 6 إلى 8. يبقى ممكن إيه يقول لك rationalize the restriction the restriction site length علل ليه الريستريكشن سايت لينس 13 تو 17 بيس ليه لان من 6 طبعا انت فاهم هو ليه مستعجل بيقول لك علل طول الريستريكشن من 13 ل 17 اه لانه المفتوض هو, هو فاهم ان انت فاهم ان المفتوض طوره من كام؟ من 4 الى 12 لان لما يقولك من 13 الى 17 لازم ايه؟ تندهش لازم تقول ليه؟ فيبقى ليه هو من 13 الى 17؟ لان احنا عندنا حدا مش تابع المفتوض اسمها سبيسر او لينكر دي ان ايه؟ كلها من 6 ال 8 بيس تمام كده؟ تمام طيب احنا كده عندنا احنا اتفقنا بنقول الريستريكشن سايت كاتول وبعدين بنقول المكان بتاع القطع صح في النوع الثاني احنا قلنا مكان القطع قات. في النوع الثالث احنا قلنا مكان القطع اكثر ب 20 ل في النوع الاولاني بيفور خدوا الصب ب 1000 بيفور بكام ب 1000 يعني شوف الريستريكشن سايت ويمشي قدام ليه 1000 خطوه يعني يروح كده لحد ال100 ويجي اه الف كيلو تخيل يمشي 1000 كيلو يبقى انت لو عاوز تقطع الجين بتاع بيقطع قبل ال يبقى يعني حاجه حلوه بالنسبه لك ان تستعمل الريستريكشن انزايم تايب 1 يعني الريستريكشن انزايم تايب 1 ده مالوش لازمه مالوش لازمه كده مفيش حاجة بلها الشاسبه هو ايه مخلوش ده اسنان صح؟ طب يقطع على بعد الف بيز من الريستريكشن سايت انت يبقى يعني ايه لو مش عانفة مكان وفين انت قربت؟ ما هي الموصيبة هيطلح في القلب؟ أنت لو مش عاد فما كان هو هيقطع في الألف حد يتخيل كده ده ريستريكشن سايد خلاص؟ لا بلاش أهو عشان إحنا مقول ألف يعني خليني هنا أهو خلاص ده مين ده؟ ريستريكشن سايد قاتل ألف أهو ها؟ هو هيقطع فين؟ هيقطع فين؟ طب هو المفروض الجين يكون فين؟ هنا صح؟ مفروض في الناحية دي؟ طيب لو هو قطح هنا وأنا قدامي ألف بيز يبقى المفروض الجين بتاعي يكون على بعد ألد إيه أكتر من ألف هو طول الريستريكشن سايت بتاعه كان طول الريستريكشن سايت بتاعه كان من 13 ل17 مش هو طوله من 13 ل17 بس الحقيقة تماني لكن هو عنده ريستريكشن سايد طوله كامي يعني البتاع اللي هناك دي طولها كامي من 13 ل 17 بس متفصصة ثلاث حتة حتة من 3 ل 4 وحتة من 4 ل 5 وحتة في النص من 6 كار بس قدامي كان هي على بعضها من 13 ل 17 قد ريستريكشن سايد صح؟ ودي كده 1000 بيز أوكي؟ هو بيقطع فيه؟ قبله يبقى 1000 زائد سبعتاشر يبقى مفيد الريستريكشن انزيم طيب 1 انت لو الجين بتاعي على بعد كبير جدا بمقدار يزيد عن 1020 بيز من 1017 لزيادة يعني فهمتوا؟ يبقى زي ما قلت في حالة الريستريكشن انزيم طيب 3 أنا قلت بيقطع بعد بقد إيه؟ بعد 30 رحت قلت يبقى الجين بتاعي لازم يكون ايه بعد ال من الريستركشن سايت طب ده بيقطع قبل ب 1000 يبقى انا هحسب ال 1000 عليهم الريستركشن سايت والجين يكون بعدهم يبقى لو الجين بتاعي على بعد اكبر من 1017 يبقى انا اقدر استعمل مين تايب 1 عرفتوا طب قلنا على ايه بنختار تايب 1 وتايب 2 وتايب على حسب مكان الجين اللي انا عاوزة اوكي؟ يبقى طريب 1 تاني طول بتاع الريستريكشن ساية اللي قدامي من 13 اللي كان ل 17 لكن ده مش حقيقي الفيرتشوال انه هو 8 ليه؟ لانه هو بتكون من 2 سابيونت او 2 بارتس 1 من 3 الى 4 1 من 4 5 اللي من 3 ل 4 ومن 4 ل 5 ممسوكين مع بعض طوله من 6 ل 8 فاللينس في ال فيرتشوال تخيلي اللينس اصلا نون فيرتشوال او ايماجينبل التخيلي من 13 الى 17 لكن الفيرتشوال من كام من 7 ل 9 اللي هو كام 8 ليه ان انا دايما قلت ان هو الرينج بيبقى من 4 ل 12 بس بشرط انه يكون ايفن والرقم الوحيد الايفن ما بين 7 و 9 اهوت 8 1000 بيسيس بيفور ذا ريستريكشن سايد بيقطع 1000 بيس قبل الريستريكشن سايد خلاص نيجي للتايب 2 الطول بتاع الريستريكشن سايد بتاعه من 4 ل بيقطع اد ذا ريستريكشن حبيبنا ده هو يا دوب ياخد 2 يمين شمال ويجيب ال اف على طول فلا كل ما كان الجيم بتاعي قريب استعمل مين طيب 2 نيجي الفايب 3 الطول بتاعه من 4 على 12 واخد الاقل لحد الاقصى من 4 على 12 بيقطع من 20 230 بيسز افتر يبقى الاولاني ب4 و1000 الثاني ات الثالث 20 30 افتر خلاص واضحه كده حد عنده مشكلة في الـ classification؟ تمام؟ طبعا. احنا مش قطعنا احنا طبعا. احنا مش شوفنا قبل كده ازاي نعمل الـ sequence هيلطعم لو هديكي بكذا نسال شوفي فيهم ازاي بيقطع ستيكي انبي وهو قاطع من هنا واثنين هنا ماشي؟ حد عنده مشكلة كده في الكلاسفكيشا؟ طيب اقدر ادي الحضارات كورست ايه؟ حد كده سمع سلطة مينة؟ اه ملأ لا اصلا سمحت حاجة كده سمحت رقم كبير كده مرضتش يعني, يعني علق هناخد ريست 10 منتس اوكي؟ معانا ريست تين منتس بعد ذلك لو تشربوا حاجة او اللي عاوز او اللي عاوز يغير جوه او يشير نهوا او يطصوا وشه وشوات مية عشان نحسن فينا تنامت او اللي راكن اللي بانا يمضخها شوية طالله اخللوا فيها ونفصح بعد انتوه عشان اللي جاي مهم جدا وهنبني عديد خلال؟ تين منتس جين ده أنا المفوضة أقطاعه أقطاعه باستخدام restriction enzymes خلاص عرفنا مين هما restriction enzymes وعرفنا مواصفاتهم وعرفنا types of cut اللي بيعملوها وعرفنا الأنواع بتاعهم إذا كانوا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة وعرفنا إم تستعمل واحد وإم تستعمل اثنين وإم تستعمل ثلاثة بعد ما أقطعت restriction بال restriction enzymes في الجين بتاعي سواء كان الجين بتاعي ده في الهالسي بيرسون أو النوم هالسي بيرسون هاخد الجين بتاعي الهالسي أحمله على الـDNA بتاع الـNon-Healthy وأعمله Legation Legation بواسطة إيه؟ بواسط إيه؟ بواسط إنزيم اسمه Lygase Enzyme المفروض بقى إيه علاقة الفيكتور بالحكاية؟ ومين هو الفيكتور؟ وليه بس تعمله؟ ده لأنا نتكلم في دي الوقت يبقى دي الوقت يعني أنا محاضرة بقيت نسمى إيه بقى؟ فيكتور. مين هم الفيكتور؟ اول حاجه الفيكتورز دول الفيكتورز دول عباره عن اورganisms or عن كائنات او اجزاء من كائنات حيه يبقى هما عن ايه organisms or دي واحد ليه بروح لهم ليه بروح لهم الفيكتورز المفروض ان انا بروح لهم عشان اعمل عملية ملتيبيليكيشن للدي ان اي بتاعي اعمل عملية ايه ملتيبيليكيشن للدي بتاعي طب عشان اعمل عمليه ملتيبيليكيشن لازم الفيكتور ده يخش جوه كائن اسمه هوست يخش جوه كائن اسمه ايه هوست يبقى الدي بتاعي عاوز اكتره احطه على مين على فيكتور احطه على مين على فيكتور الغرض من ان انا اوديه للفيكتور ايه اني ازود عدد يبقى اعمل عمليه ايه ملتبليكيش. عمليه ملتيبيليكيشن بتاع الجين اوف انترست او الجين اللي انا محتاجاه عشان يحصل له لازم الفيكتور ده اللي هو عباره عن ايه اللي هو عباره عن اورجانزم او بارت اوف اورجانزم حته من اورجانزم او اورجانزم نعرفهم لما, لما نقول اسمهم ما هاخد البارد أورجاليزم أو الأورجاليزم ده اللي هو الفيكتور بتاعي ودخله جوه مين؟ جوه هوست الهوست ده جواه الفيكتور يعمل عملية ملتبليكيشن هو هو يعمل ملتبليكيشن فلتكاثر عدد وهو اللي هو مين؟ الفيكتور بس الفيكتور ده أنا حملت عليه الشينو بإمترست بتاعي فهو بيعمل ملتبليكيشن لنفسه بيعمل ملتبليكيشن للجينه بانتريستك تاعه تمام؟ زي ايه هتقولي طب وهو هيستفيد ايه يعني؟ هو هيستفيد ايه الفيكتور يعني؟ زي ايه بالظبط؟ احنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى ليه حكمة طبعا في ان بعض الناس ربنا يرزقها بالاطفال وناس ربنا ما بيوزقهاش بالاطفال في بغض النظر عن الناحية الشرعية وانا مش, مش حد متخصص في الدين عشان قبضت في الأرض وعن رأي الشخص يعني آه انا اقدر احكم بس ما اقدرش وجاهد برأي مدى انا مش متخصصة في بعض العلماء سيدات ما بتقدرش بتقدر ان هي تعمل تلقيه صناعي هي وزوجها ويعملوا طفل انا بيه. الطفل ده المفروض انه محتاج بيئة يلموا اللي هي الرحم في سيدات شايلة الرحم عندها مبيض بس ما عنداش ايه ده؟ راح يبقى تقدر تدينها بوايضة لجا ما تقدرش تنجمي الطفل بتاعها جوا راح فبياخدوا ايه؟ بياخدوا ام بيسموها الام البديلة الحاجات بتتعمل برا سيبكم احنا ما نتكلمش احنا في الدول الاسلامية الحاجات دي بتتم فين؟ بتتم برا بيعملوا ام بديلة ام بديلة يعني ايه؟ يعني ام حاضنة للطفل حاضنة بس حاضنة من حيث ان هي بتأذر الرحم بتاعها بتأذر اي اتأجر الرحم بتاعها ليه؟ ليه؟ عشان الامة الاصلية عندها البوايبة عندها المقدرة انها هتلدينا البوايبة وبوزها يلدينا الاسبيرم بتاعه ونعمل تذقيح يلقي عندنا جنين بس الجنين ده ما يقدرش يهمه لديه انا عنداش رحم خلاص؟ فبياخدوا رحم حد تاني وقلها والله شرق عندك ان الطفل ده لا حد ايه؟ مات وقت؟ وبعدين بعتنا نعمل ايه؟ هناخدوا الديل مين بقى مفروض؟ لمرض مفروض يعني طبعا في السكة بقى مقدة صحيات تانية ممكن حد يشبط في العين واحدة تقول هلاص ده ابني يعني هنخش في متاهات عشان كده حده ايه اه احنا بعيد عن المواضيع لكن انا بقرب لكم الفكرة انا دلوقتي حدت البيبي ده البيبي ده البوايدة هتبدأ تنخاصم صح هتبدأ تنخاصم اتنين اربعة ستة تمانية اربعة تمانية وهكذا وهي التنقصد هي جوه راح من الأم الحاضنة الأم البديلة الأم البديلة ذي بيحصل عندها للمحدثمات فالجانيب بيحصل إيه؟ بيكبط مزبوط؟ أنا محتاجة الأم دي في الوقت ده اسمها هوست. الأم دي اسمها إيه؟ البويلة هي عبارة عن البويلة هي عبارة عن مين؟ البويلة دي فيكتور البيوضه مش هينفع تفضل تقيسه في, في الطبق انا عملت اخصاب للبويضه والحام المنوي في القساس اه عشان يبقى في الانابيب في الانبوبه يعني لكن بعد كده هيفضل يعاي في الانبوبه يعني ابص الاقي راس في الانبوبه رجل في الانبوبه ايه في الانبوبه يعني ابص الاقي حتى كده يعني مش معقول ها احنا عاوزين ايه حاجه غير الانبوبه دي يعني الانبوبه صغيره على الواحد فاحنا المفروض ايه يبقى اتنا عندنا الفيكتور هنا هو مين؟ البواي عشان تتقاصر عشان تعمل ملتبليكيشن محتاجة خوص اللي هو مين؟ الام البديل بعد ما عملت ملتبليكيشن احنا عاوزين نعمل ايه؟ نسترد الولد يعني لو الام فضرت واخداء احنا استفدنا ايه كده؟ استفدناش حاج الام اللي نفسها يعني تلح لمبطف مخدكش الطفل بتاعها يبقى احنا محتاجين نعمل ايه محتاجين ناخد الطفل ده يبقى نعمل ريكافل نعمل ايه بقى ريكافل نسترج الفيكتور بتاعنا نفس الحكايه هنطبقها بالمثال بتاعنا بقى بالدي ان اي تك نونشت لازم يكون عندي فيكتور الفيكتور بتاعنا لازم يكون ليه ابيليتي تو ملتي بلا ادي واحد ينفع اخد الجنين يكون ميت واحطه في الرحم واحنا يبقى لازم يكون ليه قابلتي تول؟ مالتبلار اتنين تكون الابلتي دي اندبندنت للهوست يعني أنا لما اخد البابي ده هحطه فراحي من الام البديلة مش بعد لا مش بعد ما حطه تقوم الام تقول ازاي؟ لا انا مش عاوزايا نقسم جوايا ماذا جوايا؟ مدام تزارع جوا يقليل قابلين نعمل ايه؟ اندباشن غصبا عن دوزن يعني طول ما هي شايلان طول ما اندباشن شايلان صحب؟ يا ام اتطلع لكن طوما هو هو بيعمل ايه؟ بيعمل الديبجن يبقى اول حاجة الفيكتور لازم يكون هزة ability to divide to, to multiply اثنين ability to multiply to be cool independent تاع الهوست الهوست ما يوقفها او يسمح بيها هو بدأ عملية الملتبلكيشن يكمل خلاص تالب حاجة بعد ما تتم عمليه المولتيبيكيشن اقدر اعمل ريكافري لمين للفيكتور من الهوست صح خدوا بالكوا الصفه اللي انا بقولها دي اللي قدامكم دي ده ضربت المثال عشان اسهل ش... الموضوع فانت لما تفتكري الحكايه الحلوه بتاعه حياتنا تفتكري الكاتيجوري تفتكري الكاركتر خلاص يبقى تاني انا محتاجه الفيكتور في ايه محتاجه ام البديله ليه محتاجه اول حاجه الفيكتور بتاعي ده هو عبارة عن البوايضة اللي محتاجة ان هي تعمل division دي يبقى انا محتاجة فيكتور عشان عملية الملتبليكيشن ملتبليكيشن لمين؟ لمين؟ للجين مبانترست الجين اللي انا عوزاه اقطار عشان الفيكتور بتاعي عشان الكائن يبقى فيكتور لازم هاز قائم توم التبليكيشن لازم بتاعت الملتبليكيشن بتاعته تكون independent of the host الهوست مايقولش اه اتفضل اعمل ملتبليكيشن او لا انا مش عاوزك تعمل مجرد ما تحط في الهوست وتبدأ عملية الملتبليكيشن يبقى ده رقم كم؟ اتنين رقم ثلاثة I can recover the vector from the host اقدر استرد الحاجة لانا اخذتها جوه الهوست يبقى رقم ثلاثة رقم اربعة رقم 4 دي بقى اخد بالنا منها لانها مهمة جدا ويعني صعبة على الاستعاب شواء هحاول اقرب ها. دلوقتي انا كل الكلام اللي احنا بنقوله ده احنا عملنا وقطعنا ال DNA وقطعنا ال RNA وكلام ده كله وانتو حضراتكم صدقينه بس مش شايفينه بعنيبه صح؟ يعني انا حطيت امبوبة الامبوبة دي فيها DNA عملنا له اكستراكشن بالطرق اللي احنا عرفناه صح طلع شويه غزل بنات في الانبوبه مش احنا قلنا على الدي ان ايه ده شويه غزل بنات وبعدين حطيت عليهم ريستركشن انزايم اللي انا نقيته بمزاجي على وفقا للجين اللي انا عاوزاه وفقا للريستركشن سايت بتاعي فخدت شويه ريستركشن انزايم اللي هم كام نقطه كده حاجه بلاش يوم برده خدت كام نقطه بالمايكرو ورحت حطاها على ايه فالمطبوق علميا ومن وقت عن علومات الغازيرة طبعاً اللي بقت عبدوكو دلوقتي قطعت فين؟ في الريستريكشن ساعت فبقى عندي حتة دي النئيم قطعة المفروض فيها الجينوم انت صح؟ ده كلام كويس انتم مصدقيني بس احنا جوال قلبوبة متأكدين ان ده حصل؟ مش متأكدين رحت انا رعب شغية حطيت انزاين اسمه ليجيز انزاين ليه؟ عشان المفروض ان انا متخيلة انه حصل ريستريكشن قط بالرستريكشن حين زائد وانا دلوقت محطى اللايكيز فالمفروض اللايكيز هيروح عامل ايه هيلحم الديئن ايه بتاع اوف انترست مع الديئن ايه الاصلي او جيل انترست مع الديئن ايه الاصلي كل ده انت شايفه بعينك اتنا كل ده بواقى مقوبة الوطنفاق ديك لو وحاجات مش ملونة وحاجات خيال علمي اتنا عادين كل ده انا تخيل اتنا مصدقيني بس يع طيب هل ينفع ان انا افضل شغال كده من غير ما حاجة تأكدلي انا فعلا اللي بعمله ده تحقق ولا تحققش ما ينفعش طيب ايه اللي يأكدلي ان فعلا الفيكتور بتاعي اللي هو دي ان ايه اللي انا حطيت عليه الجينو في انترست وربطته بلايجيز انزاين وبعدين دخلته وهو الهوز وبعدين خليته يعمل ملتبليكيشا وبعدين فضل يكتر في جينوفينترس لأنا متخيلة ما هو بيعني كده إيه اللي يأكد لي أنه هو عمل كل حاجات دي؟ إيه اللي يأكد لي؟ قال لك الفيكتور بتاعك لازم يكون فيه صفة مميزة جدك إيه الصفة المميزة؟ إن الفيكتور يكون عنده حاجة اسمها سيليكتابول ماركر اسمها إيه بقى؟ سيليكتابول ماركر يعني ايه في اللي الماركر قال يعني عنده جي مش مش الفيكتور احنا اكتشفنا ان عنده دي ان ايه الدي ان ايه بتاعنا احنا اللي حملنا عليه مين حملنا عليه الجينو بنت الجين اللي احنا عاوزين نكثره فقال لك بتاعك الدي ايه بتاعه يكون شايل صفه مش موجوده في الهوست اللي هيقعد جواه يكون شايل صفه فين مش موجودة في الهوست اللي هيقعد جواه بمعنى، تخيلوا لو انا انا طبعا مش هتكلم عالفكتورس دلوقتي لانتو مش عارفينهم بس انا هتكلم عالى مثال عادي عشان مقرر لكم في كاته لو انا طمطميائي محلش لو انا طمطميائي طمطميائي دي المفهود انها تتزرع في ايه؟ تتزرع في ارض طبيعية عادية جدا ما فيها شمال او جو ظروف حلوة لا هي حارة ولا هي بارد عشان تبقى طمطمية كده موردة زي طب <تصفيق> محدش نوق محدش ايك من ايك ايو ايو واخدة ماشي يبقى احنا ايه؟ عندنا طمطمية ايه؟ الحمد لله عاوزة كونديشنز حلوة عشان تند وتورد الطمطمية دي جاءت الظروف اللي عمدي هي ماتنموش في ظروف باردة، يعني ظروف سقيعة ولا ظروف حارة انا غيرت في الجين بتاع الطماطم عشان كانوا فيه؟ في ظروف حارة أو ظروف باردة لو أنا خدت الطماطماء دي وزرعتها في أرض في جو جديد البرود ونامت ده معناه؟ إن في حدا دخلتها خلت هتغير الصفات بتاعتها للصفه دي ده منطق منطق هو ده اللي بيعمله فيكتور يعني ايه اللي بيعمله فيكتور يعني لو ما بيناموش خدوا بالكوا لو انا دلوقتي هحطها هحمل الجينو في انترسك على مين؟ على الفيكتور ولا على الهوست؟ على الفيكتور يبقى صفات الفيكتور هتظهر ولا مش هتظهر؟ هتظهر لأنها بيحصل لها ايه؟ مالتبليكيش؟ طيب يبقى النتيجة من الهوست التاعي صفات الفيكتور الجديدة الفيكتور اللي هو شاين صفرة مش موجودة أصلا في الهوست هيكتسبها الهوست ولا لأ؟ هيكتسبها يبقى دايماً لما تيجي تتأكد أن الكلونيج أو الديق منعي تكنولوجي حصل اختار فيكتور يحمل صفة مختلفة عن الهوست عشان لما يعمل ملتبليكيشن الصفة تبان على الهوست فنتأكد أن ال... الفيكتور بتاعي عمل ملتبليكيشن فيها صح? الصفة اللي عند الفيكتور مش عند الهوست دي لسبيها إبقى سليكتابول مارتر يعني إيه سليكتابول؟ يعني تميز الفيكتور عن الهوست يعني تميز إيه؟ الفيكتور عن الهوست خلاص؟ يبقى تاني هل أي كائن في الدنيا أقدر استعمله كفيكتور؟ لا لازم كم صفحة اللي موجودين فيه؟ أربعة و كان ملتبلار أو has ability to ملتبلار الفيكتور ده رزم يكون لديه كل... قدرة على إيه؟ علام خسان واحد اتنين كان multiply independent of the host independent of the host بيعمل multiplication من غير الهوست ما يقوله لا معلش انا انا مستريح دلوقتي ما مخشش في division لازم يعمل division بتاعه حتى لو الهوست مش عاجل ماشي يبقى اتنين تلات بعد ما يعمل multiplication انا أقدر أتأكد أن الملتبليكيشن حصل عن طريق وجود سليكتاب الماركر عليه بريزنت عليه هو بريزنت in the vector and the absent from the host يبقى لازم يكون فيه بريزنت لسليكتاب الماركر بريزنت on the vector and the absent from مين from the host تلات خلاص الحمد لله أكدت أن حصلت عملية الملتبليكيشن وان الملتيبلكيشن ادى لظهور كاركتر بتاعتي اعمل ايه بقى عاوز استرد يبقى اقدر وي كان ريكافر ذا فيكتور فروم مين فروم ذا هوست يبقى كام كاركتر مميزه للفيكتور أربعة. اربعه واحد كان بمالتيتي تو مالتي بلاي اتنين مالتي بلاي اندبندنت اوف Fact, has selectable marker which is absent from the host 4 can be recovered from the host those 4 who are ahead of me if you're going to read them you'll find them in a way you'll find them in a way you'll find them in قدام حضرتك الفيكتورز 6 انواع وقدام حضرتك الفيكتورز كام 6 دول متقسمين ل 2 كاتيجوريز متقسمين لكام كاتيجوري 2 كاتيجوريز الكاتيجوري الاولاني اسمه ناتشورال فيكتورز اسمه ايه بقى فيكتورز ام سوري اسمهم ايه يا ولاد؟ Natural Victors التانيين اسمهم Artificial Victors اسمهم ايه بقى? Artificial Victors يبقى زي ال Restriction enzyme. عددهم الإجمالي 3000 انتقسموا تحت كم كاتيجوري؟ 3 هنا هم كان 6 انتقسمين تحت كم كاتيجوري؟ 2 ايه هم الاتنين؟ Natural, Natural Victors and Artificial Victors الثلاثه الاولانيين في الجدول اللي هنقولهم دلوقتي ناتشر والثلاثه اللي تحت ارتفيشال كل الارتفيشال هتلاقي فيهم الحرف الثاني ايه في حرف تاني كل الارتفيشال هتلاقي فيهم الحرف الثاني ايه خلاص باك ياك ماك باك ياك ماك كلهم في ا واخرهم ك C-C-C-C اوكي okay? يعني A-C كلهم بينتهوا A-C بس الحرف A ده هو كلمة artificial وال-C خلاص؟ عشان يبقى artificial chromosome طيب تعالوا يبقى اكنا قلنا ثاني الـ vectors لها أربع مهمين الـ vectors ديبتت اسم إلى 2 categories natural vectors and artificial vectors الـ natural vectors ثلاثة والـ artificial vectors ثلاثة الـ artificial vectors, حرف الـ الـ. الـ A هما عباره عن البلازما والياك والماك الثلاثه الاولانيين بقى بلازميد فيج كوزميد بلازميد فيج كوزميد natural حضراتكم بلازميد فيج كوزميد artificial vectors bac the bacteria artificial chromosome e. coli yeast artificial mac mammalian artificial chromosome. يبقى انا عندي بلازميد فيج كازميد دول ناتشرال عندي التلاته اللي تحتهم باك، ياك، ماك كل دول ارتفيشي الباك باكتيريال ارتفيشيال كروموزوم الياك فيز ارتفيشيال كروموزوم الماك ماماليان ارتفيشيال كروموزوم كلهم ارتفيشيال يعني دول مصنعين في المعنى خلاص الفرق بينهم ايه حضرتك مش مطلوب منك من كل السهرية الموجودة في الجدول ده غير كونم رقم 3 و رقم 1 مطلوب من حضرتك الكولم رقم واحد اللي هو الأسماء اللي احنا قلناها دلوقت ورقم تلاتة اللي هو حاجة اسمها Size Limit of Insert Size Limit of Insert يعني ايه Size Limit of Insert ليه الفيكتور احنا قلنا الفيكتور احنا بنعمل عليه ايه بنحط عليه الجين وبينترست عشان يعمل ايه ملتي بليكيشن مش انا الجين بتاعي يعني انا لو عاوز اعمل ملتي بليكيشن لجين الانسولين لو طوله 3000 بيس هل هو هو لو انا عاوز اعمل ملتي للجين بتاع مثلا فورميشن اوف كاتيكولامينز اللي طوله 300 مختلفين صح يبقى في جينات قصيره في جينات طويله يبقى في سايز لكل جين حضرتك مدخله يعمل ملتي بليكيشن وفقا لقدرة الهوث قدرة الفيكتور انه هو يأكواير الجين هتمي ده size of insert اسميه بقى size of insert يعني ايه size of insert يعني اقصى قدرة يقدر يتحملها الفيكتور من الجين خلاص يعني لو زدت عن الموجود ده مش هتحصل عملية ملتبلكيشن ما يضعش يشيل هيفك منك خلاص يبقى ده الحد الأقصى للصائز بتاع الانسيرت التعجين طيب تعالوا نشوفه أول واحدة اللي هو البلازمت حضرتك موجود كان أقل من أو يساوي عشرة كيلو بيز كيلو بيز كيلو بيز يعني كيلو بيز يعني كيلو بيز يعني عشر تلاف بيز عشر تلاف بيز أقل من او يساوي يبقى من واحد لحد كان عشر تلاف طبعا ما فيش جين بيبقى واحد بس احنا نقول يعني بما أنه هو حق هو يقدر يشيل من واحد لحد كان لحد عشر تلاف يبقى الجين بتاعه كلاوتون ومن واحد لحد عشر تلاف ينفع منه؟ بلاس تمام كده؟ تمام الفيج الطول بتاعه من خمسة لعشرين كيلو بيز يعني من خمس تلاف لعشرين ألف يبقى الرنج واسع ولا لا؟ واسع عشرين ألف دكتان واقف عشر تلاف ده عشرين الف. يبقى لو فوق العشر تلاف يبقى مين اللي تحتاج مين؟ الفيش وهقول لكم الفرق من الفيش والكوزمت دلوقتي بس نسبت المعلومة الرأسي أوكي نجي بالكوزمت الكوزمت الرنج بتاعه من كام؟ من خمسة لـ 45 كيلو بيز يعني إيه من 35 إلى 45 كيلو بيز يعني 35 ألف لـ يعني زيد عن رقم 2 بكام 15 صح؟ دي من 25 ده من 35 لكام من طيب لو هو 25 لو هو 25 أنا قدامي أنواع دلوقتي مفيش حسب كذا اختاري هنخط مين هناخد البلازميد ولا الفيج ولا الكوزميد تاخد الكوزميد ليه عشان هو بياخد مين الأكبر بياخد 35 ألف لـ يبقى هو يقدر ياخد مين الأكبر يبقى طبيعي لازم ياخد ايه؟ الأصغر يبقى المنطق يعني ان 35 إلى 45 دي كأن من 20 إلى 45 كأنها من 20 إلى 45 عشان ما تغلبش نفس تمام؟ يبقى كل ياخدوا ازاي يعني؟ ما احنا عنقول دلوقتي ليه وعلى اساس ايه وامتى وامتى وامتى مش ده موضوع كبير هنتكلم فيه ماشي يا جماعة الناس اللي بتتكلم وراء الناس اللي بتتكلم بقيت ما قلنا البلازمت بياخد كام؟ أقل من أو يساوي عشر تلاف بيس الفيش؟ من خمسة لعشرين يعني خمس تلاف لعشرين بيس الكوزمت؟ من خمسة وتلاتين لخمسة يعني من عشرين لحد خمسة واربعين. خلاص؟ خمسة واربعين ألف جميل كده احنا خلصنا مين؟ الناتشل تعالوا ننزل لمين للارتفيشل كم واحد برضو؟ ثلاث اللي هما باك يات ما كمان انا ليه بقولهم باك يات ما لان هما ترتبهم كده في الصيز يعني البيل اقل الواي الاكبر الام الاكبر خالص ماشي؟ ونفس الحكاية هما بلازمت فيش كزمد مش غالاسة مننا لان الصيز حضراتكم لاحظيني نحن كل ما بننزل لتك كل ما الصيز هو في مش of interest size of insert insert يعني الحاجة اللي دخل الشين اللي أنا مدخل size of insert يزيد تعالوا نشوف size بتاع الباك كان من 75 ل 300 000. من كان من 75 و 300 ألف هنا دي من 45 و 75 يبقى الخمسين فين تحت ها؟ يبقى الخمسين تحت ده الحد الأقصى يبقى ما ينفعش ده الشيء أكتر من 45 لكن ده يجيل أقل مفيش مشكلة خلاص؟ طيب ده بالنسبة للباك بالنسبة للياك من 100 لألف كيلو بيز ألف كيلو يعني ألف ألف يعني مليون يعني واحد ميجا بيز مش ميجا بايت حاكم في واحد ظريف عمل هالف الامتحان كان نفسه لو كنت شفته تحس أنه الكمبوزر لسع دماغ وقولت انا بينيط فلاشاتي يقول لك واحد مش عارفه جيجا 2 جيجا كل اللي عامله لي الاقي ثابت كيلو وات خالص عمل جيجا جيجا جيجا وقاعد يقول لي ميجا بايت ما بيني كلهم جيجا فوق يبقى اكيد تحت ميجا واكيد بايت يعني هتكون ايه فاحنا بنتكلم في ايه كيلو بيت وميجا بيت انا اساوب الميجا بايت خلاص طب يبقى دي من 100 ل كيلو بيت اللي هو واحد ميجا بيت اللي ميجابين. طب اللي اكتر من الواحد اللي اكتر من الواحد يبقى مين بقى؟ المية. الماك يبقى الماك من مية لحد فوق الواحد يبقى اكبر حاجة ممكن تشير size of uncertainty الماك حضرتك هتقولي طب يا دكتورة احنا متفقين ان كل انواع الفيكتورز عندها الاربعز بصيف الكاركتورز صح؟ يبقى الاربعاء موجودين فيها يبقى كل واحدة تقدر تحل محل التاني بس حضرتك بلك دلوقتي ان الكلام ده مش صح ليه لان في ليميتيشن للمعدل اللي هتقدر تقدره من الجين لطول الجين بتاعك صح يبقى حسب طول الجين حضرتك هتقدر تحدد مين تحدد النوع بتاع الفيكتور طب لو عندي طول الجين ينفع له 2 فيكتور اختار مين حضرتك بمنتهى البساطة حط ايدك على جيبك رجل غني وربنا نفتح عليك ومفيش مشكلة حضرتك هاتك كبير يعني عاوز شقة واسعة شخشخ جيبك عاوز شقة محندقة على قد فلوسك يبقى تلم نفسك وتشتري الصغير صح؟ يعني مش ايه مش فادلك او خلاص اي حاجة بتأدي فانكشن اكتر لازم اصابها تاخد تاخد فلوس فيبقى انا محتاجة ادفع الفلوس دي عشان ااخد ايه؟ البنفت يبقى حضرتك اوتوماتيك اجلى واحد في دول مين؟ اخر واحد فما فيش فازلك تيجي وق... انت عندك طول, البي... طول اللمس بتاع الجيل تلات بيس مين, مين ناخده؟ تلات تلاف البلازمت يبقى مين؟ البلازم حضرتك تروح تقول لي زي انا هشتري الماكة عشان ابقضامي اه ماشي حضرتك تفضل اشتري ما عنديش مان بس حضرتك لما تيدي اتصوت ما انا ماليش دعو صح؟ قمال احنا عاملين الجدول ده ليه؟ عشان حضرتك تبقى عارف ان احتياجك انت مش محتاج غلطصة باق عاوز مش عارفة بقى فورد مايكرو فورنا مايكروي براحت والطصة هتقدي الغرض يعني وهما اتنشر جنيه ماله يعني في الثمانية ونص ما وصلنيش ده أكيد نزل السوق جديد أصلاً قديمة شوية من بتاح سنة خلاص يبقى احنا دايماً الاحتياج أنا مدام فاهم ما خفش الاحتياج محكم بإيه بالصائز أوف انسيرت مدام الفيكتور يغطي الصائز أوف انسيرت أخذ مش محتاج أكتر من كده خلاص؟ تماما مين بقى الفيج والكوزميد؟ الفرق بينهم ايه؟ طبعا البلازميد ده هو عبارة عن إكسترا سيركولر كروموزوم موجود جوه البكتيريا يعني الفاكرين لما جنا نعرف الفيكتور قلنا ايه؟ أورجانيزم أوف بارت أو بارت أوف أورجانيزم صح؟ مين بقى ساعاته اللي احنا عملنا له حتة في التعريف لوحده كده ده؟ بارت أوف أورجانيزم البلازم هذا ده هو في الأصل حتى من البكتيري هو في الأصل حتى من, من البكتيري عبارة عن ايه؟ Extracircular chromosome Extracircular تعني، يعني ايه دكتورة extra ليسا مو إكسترا يعني بريشة مثلا يعني, يعني كروموزوم بريشة ولا كروموزوم بنضارة ولا لابس كده حاجة تريد مارك ولا ايه؟ extra لأنه مش هو لكنه ليس الأصل بتاع البكتيري مش هو الدين من اصل بتاع, بتاع البكتيريا يبقى البلازمة ده البكتيريا بتاحته جوها الدين بتاحتها وهو عبارة عن كاب زيادة موجودة بس بدل الدين بتاع البكتيريا ما هو لينيار لينيار يعني خيطي يعني بطول مفروض ده بقى عبارة عن ايه؟ سيركولر خلاص؟ يبقى البلازمد عبارة عن إيه؟ عبارة عن بارت من أورجانيزم الأورجانيزم اسمه إيه؟ باكتيري عشان كده في التعريف احنا قلنا الفيكتورز أيضا بارت أورجانيزم أو أورجانيزم الوحيد اللي بارت هو اللي ما يتسمى صوبتة المقطقب ده مين؟ البلازم أول واحد ماشي؟ يبقى البلازمد ده بارت أورجانيزم بارت من الباكتيري موجود ليه؟ نا. البلاسمد نوع من الفيكتور يا كتكتتي عشان احنا لسة قايلين دلوقتي ان الفيكتورز اللي ما يتساقوا الستة تمام ايوه ماشي طب يبقى احنا قلنا ايه قلنا البلاسمد هو عبارة عن بانت اوف اورجانيزم اسمه بكتيري هو عبارة عن ايه اكسترا كروموزوما اكسترا كروموزوما الماتيريال واخدى شكل ايه سيركولر يبقى اكسترا سيركولار كروموزوما إكسترا سيركولار كروموزوم خلاص؟ تفضل يس لازم نحطه في الهوز يس. يس هو طبيعته كده ربنا الخلقه كده ربنا الخلقه بيعمل ملطي ما هي دي ميزة ما احنا ليه خدناه كالفكتور احنا قلنا الفكتور لازم يبقى فيه خصائص صح؟ وقلنا خصائصه ان هو يعمل مرتبليكيشن بغضب عن الهوست الهوست بتاعه ده اسمه ايه؟ بكتيري هو انت بتقولي ازاي يعني مش هيك ناوخديه اصلا في صفاته؟ لا انا ما بضيفش على دين ايه بتاع البكتيريا انا بضيفه على دين ايه بتاع مين؟ بتاع الفيكتور انا ليه علاقة دين ايه بتاع البكتيريا؟ انا قلت هاجي جنب الدين ايه بتاع الهوست لأ انا بشتغل على الفيكتور الفيكتور هو اللي بيغير في عشان كده سايز اوف انسيرت بتاع مين بتاع الفيكتور مش بتاع البكتيريا صح يبقى تاني احنا قلنا الفيكتور عباره عن ايه اورجانيزم اور بارت الوحيد اللي بارت البلازميد الاورجانيزم بتاعو اسمه بكتيريا جميل البلازميد عباره عن موجود فين في البكتيريا تعالوا للفاج والكوزم الفاج ناس كتير سمعت عنه قبل كده هو عباره عن فايروس الفاج يساوي كلمه فايروس الفايروس في منه نوعين في الدنيا الفايروس في منه ايه نوعين لا في نوعين بالنسبه للفيكتور يعني مش قصدي في نوعين بالنسبه للاي كلاسيكي في فايروس طبعا انتوا حضراتكم عارفين شكل الفايروس هاكرينه؟ ده الفيروس ها؟ طبعا كاريكتورشيب يعني ده الفيروس بتاعي الفيروس بتاعي فيه منه نوعين كفيكتور نوع اديه من ايه بتاعي؟ انا دلوقتي بتعامل مع الفيروس كايه؟ كايه؟ كفيكتور كايه؟ كفيكتور بما انه فيكتور يبقى لازم يحصل له ملتبليكيشن جوه هوست صح؟ جميل في البلازميب الفيكتور؟ كان اسمه بلازمت صح؟ والهوست كان اسمه برافو عليكم بكتيريا مظبوط؟ تمام في الفيج والكوزمت الفيكتور اسمه يافيج يأمة كوزمت والهوست اسمه بكتيريا يبقى الهوست في حالة البلازميد او في حالة الفيج أو في حالة الكوز الكوزميد اسمه بكتيريا يبقى دائماً الهوست إيه؟ بكتيريا اللي يفرق البلازميد اتفقنا أن الصيزة بتاعه أقل من أو يساوي 10,000 صح؟ كل ما بمشي هنا الدنيا بتزيد البلازميد عبارة عن إكتسترا سيريولر كوروموزوم موجود فيه البكتيريا يبقى هو حطة أصلا من مين؟ من؟ من البكتيريا لكن الفيج اللي هو فيروس أو الكوزميد اللي هو فيروس برضو يعني الفيج والكوزميد لتنين ايه؟ فيروس أما للفرق بينهم ايه؟ الفرق بينهم ايه؟ اتفكروا معي اه طب المأكد المعيزة مش عندك والله عشان كده انا الفيج والكوزمد الفرق بينهم ايه غير الصيز والإنسورت اللي خضراتكوا عرفتون الفرق لاتنين فيروس لكن الفيج ادي ان ايه بتاعه لينيار ادي ان ايه بتاعه ايه؟ لينيار لينيار يعني ايه؟ يعني هو جوه الفيروس كده ماله ادي ادي ان ايه اهو ادي ان ايه ده شكله ايه؟ لينيار احنا اتفقنا ان هو هيعمل انفكشن لمين؟ لهوست الهوست, الهوست بتاع اسمه ايه؟ باكتيريا جميل جدا يبقى المفروض ده هو هيخش هنا على مين؟ على باكتيريا يدخل جواها مين؟ فانا شوية هلاقي جوا الباكتيريا دي ايه؟ دي ايه لو الفيروس بتاع ادي ان ايه بتاعه؟ بتاع الفيروس كاملين يرقى واتسايد زهوست واللينير انفايت ذا اسمو فيج ده ايوه الف... الفيج الفيج والكوزميد دول الاثنين ايه فايروسس الاثنين ده ايه اكسترا سيلولار كروموسوم بارت من مين من البكتيري خلاص لكن دول الاثنين ما لهمش علاقه بالبكتيريا دول الاثنين كائن مختلف اسمه فايروس طب امال الفرق بينهم ايه ما واحد اتسمى احمد وواحد اتسمى محمد يبقى كده احمد دي في اهم حاجه ايه الفرق بعيد عن ايه الفيش عباره عن فايروس اديني ايه بتاع اوتسايد ذا هوست اللي احنا عرفناه اللي اسمه مين يبقى outside the bacteria يعني جوه نفسه linear وinside the host linear برضه يبقى دي إني إيه بتاع الفيج linear inside the phage and inside the bacteria inside the, the phage and inside the bacteria outside the host and inside the host هي هي ها تركز في الحتة دي مشان الحتة دي بنيسيل فيها في المدحان ودموع الفيش عبارة عن ايه عبارة عن فيروس كلنا متفقين بدي ايه بتاعي inside the fish inside اهو and inside the bacteria linear صح؟ أو outside the host اللي هو مين outside the bacteria and inside the host, اللي هو جوه البكتيريا هي هي تمام طيب الكوزميد الكوزميد بقى لينير اوتسايد سيركولار انسايد لينير هنا يخش هنا يعمل ايه يعمل Cosmic. ليه بقى ما ننسهوش هي كلمة كوزمت جات من اين كوز دي اختصار لكلمة كوهيسف اختصار لكلمة ايه كوهيسف كوهيسف انت كوهيسف ايه انت يعني عنده نهايتين بيلزقوا مع بعض عنده نهايتين بيعملوا ايه بيلزقوا مع بعض فهو اول ما يدخل جوه النهايتين يلفوا على بعض ويعملوا كو... كورية دايب. عشان كده اسمه ايه COSMEAD اسمه ايه بقى COSMEAD اخت... مقطع متخد من بلازميد مقطع متخد من ايه من بلازميد لان البلازميد ايه مدور برض فهو قال لك بما ان البلازميد مدور والكوزميد مدور يبقى الاتنين يشتركوا في المقطع ميد بس الكوزميد اصلا فيروس أصلا الفيروس الفيروس ده ادي انه بتاعه جوه الفيج في لينيار وجوه الهوست سيركولار ليه سيركولار عشان التو اندس بتوعه لزقف بعض عشان ليهم كويسي بقابلتي ليهم قابلين للاتصاد وتحولوا الى سيرك تمام يبقى تاني البلاسميت بارت اوف ارجانيزم اسمه البكتيري يبقى البلاسميت جزء من البكتيريا والهوست بتاعه اسمه بكتيريا يبقى الفيكتور بكتيريا والهوست بتاعي بكتيريا بما ان البلازمة تحكى من البكتيريا جميل الدين ايه؟ شكله عامل ازاي؟ ازاي؟ اكسترا سيركولر كروموسوم ده البلازمة الصيزة بتاعي عبارة عن ايه؟ اقل من او يساوي عشر تلاف بيز الفيج والكوزمد لتنين فيروس الفرق بينهم ان الفيج الدي اني افتاع linear outside linear inside يعني linear في الفيج linear فين في البكتيريا او الهوست بينما الكوزميد linear outside يعني في الفيج circular inside the host اللي هو inside مين؟ inside البكتيريا ليه؟ لانه هو عنده two cohesive end بيخلوه يعمل سيركل ويعمل ايه؟ الاند بتاعت دي اوكي؟ اوكي؟ طيب انا عندي التلاتة اللي فوق اللي هم البلازمي والفيج والكوزمي تكل دول ايه؟ ناتشورال فيكتور التلاتة اللي تحت ارتفيشيال فيكتور تمام؟ انا دلوقتي الحمد لله عندي فيكتور بتاعي اللي خدته واحد من الستة دول اللي هو واحد من نوعين من two categories اما artificial اما natural اخترتهم بناء على معايا فلوس قد ايه ومعايا size بتاعي بتاع التعجيد قد ايه عشان اضمن ان هو يركب في الفيكتور بتاعي الفيكتور بتاعي لازم يكون عنده اربع خصائص الخصائص بتاعه انه يكون ability to multiply ability to multiply independent of the host عنده selectable marker مميزة ليه هو و من ال اقدر اعمله ريكاميري من مين؟ من الهوصد التاع تمام كده؟ جميل المفروض بقى ساعدتي انا البلازمت ده تخير ان انا معاي بلازمت اللي هو المدور اللي احنا شوفناه فين؟ نفتكروا كده؟ اهو اهو، صح؟ اهو البلازمت ده مش انا بقصه بريستريكشن انزاين؟ مش انا بقطع فيه بريستريكشن انزاين؟ عشان اخمل علش جينو بقيمة طيب يبقى لازم يكون عنده ريستريكشن سايت ولا لأ؟ الفيكتور مش لازم يكون عنده ريستريكشن سايت؟ ليه؟ عشان هاقص فيه بنفس الطريقة اللي هاقصها في المنهالسي بيرسون صح؟ واخد الجين بتاع الهالسي بيرسون أحمله على مين؟ على الفيكتور يبقى المفروض البلازمت ده كواحد من الفيكتور وزيه زي بقية الفيكتور لازم يكون عنده؟ restriction site مساوي للrestriction site اللي موجود فيهن؟ في الهلسي بيرسل او اللي عنده الجينب انترست صح؟ طيب انا دلوقتي قطعت الفيكتور بتاعي عند الحتتين دول اللي هما restriction site باستخدام ايه؟ restriction insight وقطعت الجين بتاع الهلسي بيرسل باستخدام نفس restriction insight عند نفس الريستريكشن صايد بقهم لاتنينه وبقى عندي جين سايد ده الهلسي جين وعندي فيكتور مقطوح ليه كباسة انه يستقبل جين طوله قد كده صح؟ هاخد الجين بتاعي ده أحمله على مين؟ أحمله على الفكتور يعني ده ده ده ده, ده, ده, ده اني بتاع الفكتور والأحمر ده هو عبارة عن الجين في انت صح؟ لزقتهم مع بعض المين باللايجيس جميل ده فيكتور موجود جوه الهوست مش موجود فاكرين الست اللي عندها العيل اللي اخذنا البوالدة والحيوان المنى ونخصبناهم هم كده دلوقتي لسه في الأنبوبة هيدونا عيل في الأنبوبة ماينفعش لازم ناخد العيل ده اللي هو البوالدة المخصبة ونخطاها في الرحم الرحم اللي هو مين؟ الهوست طيب الهوست بتاع البلازمد مين احنا لسه قايلين؟ بكتيريا يبقى لازم الفكتور ده اخدوات ديه فين؟ في بكتيريا شفتوها؟ اهي طيب خلونا عند الخطوة دي هو الفيكتور هيخش ازاي جوه البكتيريا اه تيلا اغوش موضوع بصير موضوع سهلي جدا في كلمتين اولا الفيكتور دونت انسرط احنا كده عرفنا مبدئيا ان الهوست دايما بيكون ايه بكتيريا صح لان في البيج والكوزمت قلنا برده الهوست ايه بكتيريا وفي البلازميد بكتيريا يبقى الهوست دايما بكتيريا متفقين على دي متفقين أنا عاوز أدخل الفيكتور اللي هو يا إما فيش يا إما كوزمت يا إما بلازمت عاوز أدخل ده في إيه؟ في البكتيريا بالنسبة للفيش والكوزمت الموضوع سهلي ليه؟ لأن الفيكتور ده عنده سيرنج تحت عنده سرينجة تحت بيحقن بيحقن الدين ناية فبيخش فمعندش مشكلة الحمد لله يبقى احنا خلصنا من اتنين مين ومين؟ الفيش والكوزمت صح؟ لان هو بيجي يقف على الهوص ويروح عامل تيك زي البعوضة ما بتشوكينا كده تيك خلاص؟ يبقى يعمل ايه؟ انجيكشن يدخل دين ايه بتاعه عن طريق الانجيكشن سهل المشكلة في مين بقى؟ في البلازمة دا المكور الجميل الحلو ده اللي هو ايه مدور وعاوز يخل من حتة واسعة ما ينفعش يعمل له انسيرشن ومدور كده يبقى عاوز حاجة فتحة تدخله الفتحة دي لقيها امتا؟ ألاقيها Add the Gross Phase of Bacteria قد اي بقى؟ The Gross Phase of of Bacteria ليه؟ ليه في ال Gross Phase؟ لأن في ال Gross Phase البكتيريا بتبقى عندها مماطق اسمها Adhesion Zones عندها مماطق اسمها اي بقى؟ Adhesion Zones يعني عندها فتحات خروم على سطحها على الهول بتاعها طبعاً البكتيريا نبات كان لانها نبات يبقى المفروض ان عندها وول ما عندهاش ميمبرين فالسيل وول بتاعها عنده ايه بوز البوز دي اسمها <تصفيق> اد هيجن اسمها اد هيجن زونز الاد دي بتبقى موجوده على على الوول بتاع البكتيريا اديني تايم انت ات جروس فيس يبقى انا هنقي اللي هي الهوست بتاعي عشان ادخل لها الفيكتور بس تكون ات زا جروس فيز ليه؟ عشان يبقى عندها الادهيجان زومس ادي اول حاجة اتنين تعالوا ندخل كده تعالوا نشوف احنا هنعمل ايه؟ ده مين؟ الوول بتاع البكتيريا ده الوول بتاع مين؟ البكتيريا مين اللي عمان شغالين كده دور مين؟ الدي اني الليبت بايلير بتاعت الممبرين مش احنا عارفين الممبرين بيبقى عنده ليبيت باي لاير بروتين اللي قدام حضراتكم دي دي الهيد بتاعه الليبيت باي لاير وده التيل واحنا عارفين ان الليبيت باي لاير ادي واحده فوق وادي واحده تحت وواقفين يعني عكس يعني راس وتيل قصاد تيل وراس واحده واقفه بدمها واحده واقفه برجليها بس الاثنين واقفين على دماغهم خلاص فزي ما حضراتكم شايفين كده يبقى ده السيل وده السيلون الحطة الفاضية دي اللي هي مين؟ الهدهجنزون هي الخرم اللي اكتنا كنا شايتينه من شوية احنا عاوزين نعمل ايه؟ عاوزين ندخل مين؟ الفيكتور اللي هو مين هنا؟ البلازمي كويس؟ فن. ندخلوا ايه المشكلة؟ بقولك خد بالك المشكلة ان الفوسفات الفوسفات اللي ماسك في الليبت ده نيجاتيف ليتشارجي مالو؟ نيجاتيفلي تشارجد يعني اللي موجوده في السيل وول نيجاتيفلي تشارجد الليبيد مالها نيجاتيفلي تشارجد وهو ليه يعني شاغل نفسه قوي اذا كانت نيجاتيفلي ولا بوزيتيفلي هو انت احنا بندخل بلازميد والبلازميد ده مش دي ان ايه ودي ان ايه مش صح يعني المفروض انا بالمنطق كده بقول ايه راشه عايزه تخش من الباب عايزه تخش المضرف الاول الرشه عايزه تخش المضرف المضرف مالوش باب ينفع الرشه تخش طب يبقى المضرف هو البكتيريا الرشه هي الفيكتور المضرف يكون ليه لازم يكون ليه لي اديشن زون لازم يكون فيه فتحه تسمح بالرشه تخش يبقى انا جبت المضرف وعملت البكتيريا وتاكدت ان عندها باب اللي المفروض طبيعي الرشه تخش و لكن الموصبة هو كل اللي غور مضرّج كان رهي براشد لا يعصى في المطلقة هذه كل اللي غور مضرّج مالوم كان في أول ما تقوم بتفتح ذلك فهي هتفتح نعتني هترح طالع وتقدرش في تنفر ما يتنفر يعني إيه؟ يعني كارهينك، امشي، امشي عملية تردوا فيها فده اللي هيكسر اللي هيكسر بقى إن إيه؟ أن الليميت اللي موجودة في السيل وال نيغاتي فليتشارج والدي ان ايه بتاع الفيكتور اللي هو بتاع البلازميد نيجاتيفلي تشارج يبقى في ريبانشن فورس المنطق يقول احط بوزيتيفلي تشارجد مولكيول على الاثنين هي عادل يعمل نيترلايزيشن صح يعني كده الموضوع صح صح تمام يبقى انا هعمل ايه هحط حاجه بوزيتيفلي تشارجد تعادل النيجاتيف قال لك ولتكن كالسيوم كلوريد ولتكن ايه كالسيوم كلورايد فعشان كده هو قال في البلدك ناسا ما تكلمناش هامل حركة هو بيقول لك ادي المصيبة المصيبة نديهم ايه ما له؟ هو التاني اهو نيجاتب مع نيجاتب طيب هنعمل ايه؟ هو بيقول لك حط اي حاجة فيها بصدق ها؟ اهي وليكن الكالسيوم في صورة كالسيوم كلورايد طيب ادي السلسل تعالوا بقى شوف المصيبة انا عاوزه البس الكالسيوم على مين؟ على الليد على الهيد بتاعه الليد تخيلوا واحد كده ماسك البرنيطه ممكن تلبسي البرنيطه دي؟ لا. ممكن تلبسي البرنيطه دي؟ لا. هو كده كده صح؟ كل ما تيجي الكالسيوم تمسك من راس الهيد بتاعه الليد باي كل ما في دايناميك موشن في حركة صح؟ فالحركه دي مخليه الاتتاجمنت او الكونجيلنج كونجيلنج يعني ايه؟ يعني الارتباط ما بين الكالسيوم وما بين الفوسفيت اللي موجود في الهيد بتاعة الليبت باي لير يبقى صعب يبقى difficult يبقى انا محتاجة اعمل ايه؟ <تصفيق> <تصفيق> محتاجة اثبت الحركة طب اثبت الحركة ازاي؟ قالك الموضوع بسيط جدا بص كده انا هنا عند درجة حرارة الغرفة اللي هي 37 درجة مئوية لأن البكتيريا دي موجودة في درجة حرارة الغرب قالك لو عملت القاتل بص لو وطيت درجة الحرارة ايه اللي بيحصل؟ الموذمينت بدأ ما كانت بدأ اعملت ازاي؟ بالتصوير البطيط صح؟ فانت ايه تروح في وقت زنق بيتشور تروح من الاتباس والبوذنين الكالسي يروح ايه؟ شابك على طول خلاص؟ يبقى بيحصل كونجيلنج ادي كلمة كونجيلة هي انا بقولها كزا مرة عشان ناس لما تقرأ البرزنتيشن بتتخض منها بيحصل كونجيلنج للليبد ميمبرين يعني بيضغطة بيضغطة الليبد ميمبرين ده بالكالسيوم امتا؟ لانا بعمل لورينج للتيل بريتشا بمعنى اخر انا عندي انبوبة فيها البكتيريا اللي هي مين؟ ليه الهوست انا منقية البكتيريا دي في انهي وقت في الجروس فيس ليه؟ عشان عندها ادهيجان بس انا فهمت ان انا لو خدت الابندورفايا دي وحطيت عليها الفيكتور اللي هو مين؟ البلازم اللي انا حملت عليه مين؟ الجين بتاعي انا عندي الفيكتور شايل الجين بتاعي هحطه على مين؟ على البكتيريا اللي هي مين؟ اللي هي الهوست بتاعه حطتهم على بعض المفروض انهم يخشوا ولو البكتيريا عندها دي يجمزوه بس لا ده الفكتور بتاعي نيجاتي بليد شارجت اللي هو ادي اني ايه والسيلول نيجاتي بليد شارجت عشان عنده فوسفيت يبقى لاتمين دول اللي حطتهم على بعض في الأنبوبة مش هيخش يبقى انا محتاجة اعمل ايه محتاجة ان انا احط اعمل نيوتراليزيشن ليه النيجاتي بليد شارج اعمله ايه بتاع السال كلورايد يبقى هنقط على الاثنين دول كالسيوم كلوريد هل كده يحصل الكونجيلنج لا ليه لان في مشكلة ثانيه ان في دايناميك موشن في حركة للسيل وول السيل وول ده بيتحرك ليه لان الليبيد بايليا بتتحرك فيبقى انا محتاجه ان يحصل استابيليتي للموشن اعملها ازاي اعمل لوورنج للتيمبريتشر يبقى اخد الانبوبه دي حطها في يبقى احط الهوست اللي هو البكتيريا وحط عليه الفيكتور اللي هو شايل الجن وحط عليهم كالسيان كولورايت عشان خطط هيعمل نيوتراليزيشن للنيجاتي في تشارش واخد الإبندورفية حطها في تلك عشان اوطي دركة الحرارة كده أطمن ان حصل, حصل نيوتراليزيشن طبعا حضراتكم لحظين ان دي بوزوتيف عملت نيوتراليزيشن للديقن اللي برة وعملت نيوتراليزيشن للنسيل وور صح؟ تمام بقوا من دنين متعاجلين لسه تديش من ايه وقت مره الباب صح؟ خافي عينة خض من اول مره ما جيه خش كده ورحو هبه في وشه فداخل على استحياء داخل باب راح هدخل هدخل عاوز يخش بقى فيعمل ايه؟ مح اروح على طول بقى عاوز في غفلة من الزمن اروح مثل احلاقه بقى جوه الادهجن السل... زون فاروح رفع درجة الحرارة اخذ الانبوبة بتاعتي من التالك انقلها لدرجة حرارة عالية فيبقى بعمل هيت شوك بعني ايه بقى؟ هيت شوك نبص كده ايه اللي هنعمله؟ رفعنا درجة الحرارة من سفر الكلب ال 42 يبقى من اقصى درجة برودة الى درجة حرارة عالية فحصل ايه؟ هيت شوك الهيت شوك ده خلى يحصل ايه بقى؟ يحصل سلايدنج للDNA فرومزة ايه؟ فرومزة اديجان زور وبكده يبقى انا نجحت ان انا دخل الفيكتور بتاعي اللي هو شايل الجينو بانترست بتاعي جوه الهوست بتاعي وهو بقى بما انه فيكتور عارف سكته هيعمل ملتبليكيشا هيكتر العدد بتاعه وبعد كده قدر اعمل ريكافر من مين؟ من الهوز ها يس Yes. لأ ما خدش بوزطيب اتعادل مش خد بوزطيب يعني هو مش اتحول من النيجاتيب للبوزطيب هو بقى نيوترل اه <خصفح> <متحدث> بوزطيب ونيجاتيب بقى متعادل عشان كده قلنا بتحصل عملية مقولناش بتحصل لبوزطيبت احنا مش همعالج النيجاتيبت بيحنا نقوم نقوم نقوم أنا عاوزة أعمل إنترانس للفكتور بتاعي جوه مين؟ جوه الهوست الإنترانس ده ما طلوب مني حدا بسيطة خالص إن الفكتور بتاعي يلاقي مكان يخش منه الفكتور بتاعي إحنا خدنا ثلاث أنواع في النتشور خدنا البلازميد وخدنا الفيج وخدنا الكوزميد البلازميد عبارة عن سيركولر كروموزومال إكسترا كروموزومال دي إني إيه فهو مدور فعنده مشكلة إنه ما قدرش يخش ببساطة الهوست بتاع عبارة عن البكتيريا الفيش والكوزميد رم عن عندي إن إيه بس إن إيه ده موجود فين في فيش الفيش بيدخلوا عن طريق الإنجيكشن فسهل فأنا ما عنديش مشكلة في الفيش والكوزميد لكن عندي مشكلة في مين في البلازميد البلازميد ده أنا عاوز أدخله بنفسي طب أدخله إزاي هاي البكتيريا هتاخدوا البكتيريا مش هتاخدوا ليه لإن البكتيريا في كل الكنداشنز بتاعتها الباب بتاحها مقفونا ما بيفتحش إلا في مرحلة فمرة حتى الجروس فيز بيبقى عندها باب كبير ويدخل مين ويدخل الفيكتور الباب ده اسمه الابيجان زون الابيجان زون دي هل مجرد وجود الباب ده معناه ان الفيكتور بتاعي نخش؟ لا ليه؟ لان الفيكتور بتاعي كان دي ان ايه؟ which is negative lecharging والسيلور بتاع البكتيريا بتاعتي عندها فوسفيت بالير levit phosphate بالير الفوسفيت بتاعها negative lecharging فالنجاتب تشارج بتاعة السيلول والنجاتب تشارج بتاعت الـ DNA بتاع الفيكتور هيحصل ما بينهم وما بين بعض الـ revulsion الـ revulsion ده لازم أقفه فهلازم أعمله عملية neutralization neutralization هعملها ازاي؟ أحط الـ host بتاعي واحط الـ بتاعي وحط عليهم calcium chloride علشان أعمل neutralization هل لما حط calcium chloride هيحصل neutralization؟ لا ليه؟ لأن فيه مشكلة تانية في السيلوول. إيه هي؟ إن السيلوول اللي بتبايلير بتاعته ما هيش ستيبول، لكنها بتعمل ديناميك موشن، فالديناميك موشن دي لازم أعمل لها استابلتي. الاستابلتي حققها إزاي؟ أحققها عن طريق إن أنا أعمل لورنج للتنبريتشور. يبقى أخذ الهوز والفكتور اللي عليهم كالسيوم كلورايد وتقلهم على تلك، على آس. درجة الحرارة أمخفض الى السيلوول. كده هيحصل كونجيلنج للليبت باي لاير بالكالسيوم ودي ان اي بالكالسيوم يبقى حصل نيوترالايزيشن الباقي ان انا احلي حاجه تزق الدي ان اي جوه الادهيشن زون دي عشان تخش جوه ايه الحاجه اللي تعمل الزقه دي الهيت شوك الهيت شوك يعني ايه اخد الابيدورفايا دي اللي فيها البت وفيها الغوص وفيها الكالسيوم كلوريد من الايس الى 42 درجه مئويه حمام ماء خلاص الهيد شوك دي تعمل سلايدينج لدي ايه بتاعي من الادهيجان زون وكده ابقى نجحت ان انا مدخل الفيكتور دي ايه بتاعي داخل الخاص وبالتالت تغمى عملية الملتبليكيشن ان انا محتاجة اوكي؟ حق كده عند مشكلة بالله ها قمت انه هارده ايزي؟ اوكي؟ اه برجاء يعني انا انا والله اللي بحاول اعمله دلوقتي ده عشان حضراتكم انا كده كده مش مش هقدر اكمل مش هقدر فانتوا حضراتكم دلوقتي انتوا قدمتوا الامتحانات قدمت شهر معناها كام اسبوع اربع اسابيع في ساعتين يعني 8 ساعات وساعتين طاروا ساعه الميد تيرن يبقى 10 ساعات 10 ساعات ده يعني وقع خمس محاضرات عندي يعني ايه خمس محاضرات تحيل حضرتك ان انا محتاجة دلوقتي ان انا خلصت اديك نفس الكم في الوقت ده فانا كل اللي طلبتوا ساعتين بزيادة وانا اعتقد النهار ان انا الكم اللي انا اديت كم بس يعني على ما اظن ان انا ما كان يعني فاهمين الموضوع وهو ده الامام ان انا يعني بحاول اديك الحاجة بس ايه في حاجات بحاول اشيها يعني حاجات حش لكنها مش مؤثرة على اللي انت عاوزت او اوكي؟ رجاء هتساعدوني بس عشان المرة الجاية ناخد المحاضرة التانية زيادة ليه تبقى وان امر زيادة وكده بإذن الله هحاول ربنا يسهل ربنا يسهل لو ساعدتوني المرة الجاية ممكن افنش يعني ممكن المرة الجاية يفنش ان شاء الله ربنا يصر يعني خلاص بس رجاء نتواجد لانو تشايفيني الكم اللي واخديني والكم اللي بتطلب عليه اسئلة وامتحانات وحاجات كتيرة جدا اشكركم جدا يعني.